بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغطره ونتوض إليه ونعود بالله من شهور عبسنا وصيئات أعمالنا الله فلا مغل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل القراءة لكتاب الكبائب للدهب ووصلنا إلى كبيرة اللعان نعم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم وصلاة والسلام ورحمة الله قال رحمه الله تعالى الكبير التاسعة والثلاثون اللعان قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المؤمن تقدر تتبق انتفق علينا قال المصنف رحمه الله الكبير التاسعة والثلاثون اللعان أي من هو صاحب لعن يجري على لسانه اللعن لعن المسلمين واللعن هو دعاء على الملعوم بالضرب والابعاد من رحمة الله عز وجل وليس هذا من شأن المؤمن الذي قام في قلبه الرحمة والشفقة والمحبة والإحسان قال عليه الصلاة والسلام انما بعدت رحمة فمبتغى الرحمة الدعاء للمسلم لا الدعاء عليه الدعاء له بالخير والصلاة والاستقامة لا الدعاء عليه باللعن والضرب والإبعاد من رحمة الله وحلول غضب الله عليه فصفة المؤمن الشفقة والرحمة ولهذا ياتي عند المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ليس المؤمن باللعان ليس هذا من صفات أهل الإيمان ولا يبادر إلى اللعم لا, لا لا لعن الناس ولا لعن الدواب ولا لعن الأشياء وإنما على لسانه الدعاء بالخير لا الدعاء بالشر فهذه ترجمة في بيان هذه الكبيرة الكبيرة في اللعن وأن من يجري على لسانها اللعن ويبادر إليه هذا محتكب لكبيرة عظيمة وجرم كبير ثم أخذ يسوق من النصوص ما يدل على خطورة اللعن لعن المسلم فذكر أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله متفق عليه لعنه أي دعا عليه باللعنة لأن يقول لعنه الله ونحو ذلك فهذا كقتله نعم وقال صلى الله عليه وسلم المسلم فسوق وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للكبيرة أن السباب منه اللعن فسوق والفسق هو عن الطاعة طاعة الله عز وجل قوله وقتاله كفر أي كفر أصغر ليس بالكفر الأكبر الناقل من الملة لأنه لا ينتقل بالملة من الملة بالقتل إلا إذا استحل قتل المسلمين أما بمجرد القتل فإنه كفر دون كفر وقد جلت نصوص على أن القاتل لا يكون كافرا سبق الإشارة إلى بعضها اللهم عليه وسلم لا اللعانون وكذلك الطعانون وما سياتي معنى ليس المؤمن باللعان ولا الطعان اللعان هو الذي يدعو على غيره باللعنه وبالشر والطعان هو الذي يخبر عن غيره بالشر يعني يطعن فيه بالشر ولاخدوا الأمري وهما منثيان عن المؤمن كما سيأتي ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان اللعان هو الذي يدعو على غيره بالشر والطعان الذي يخبر عن غيره بالشر يعني يطعن فيه بشر قال عليه الصلاة والسلام لا لا يكون اللعالون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة لماذا لأن الذي يكون يوم القيامة هو ما قام عليه الإنسان في الحياة الدنيا فإذا كان في الإنسان في الحياة الدنيا حفظ لسانه من الطعن في الناس والشهادة عليهم بالشرق وصال من اللسان من الولوء في أعراضهم والطعن فيهم والسخرية إلى غير ذلك كان مؤهلا أن يكون سهيداً لهم يوم القيامة شهيدا لهم بالخير أما إذا كان يلغ في أعراضهم ويطعن فيهم ويقدع وصاحب همز ولمز فمثل هذا ليس أهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا لهم والطعان واللعان الذي يشتغل في الدنيا بلعن المسلمين ليس أهلاً أن يكون يوم القيامة شفيعاً لهم لأنهم في الدنيا ما سلموا من لسانه يجري عليه لعنهم فلا يصلح يوم القيامة أن يكون شفيعاً لأن الشهيد هو الذي يخبر عن غيره بالخير والشفيع هو الذي يطلب له الخير ويدعو له بالخير فمن كان في الدنيا طعاناً لعاناً ليس مرهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا شبيعة ليس مرهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا شبيعة لأنه في الدنيا لم يكن كذلك لم يكن في الدنيا إلا طعانا ولم يكن إلا لعانا وهذا المعنى اللطيف في معنى هذا الحديث نبه عليه العلامة بن قيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة قال عليه الصلاة والسلام لا تلاعنوا بلعن الله ولا تلاعنaut our ولا تلاعن الله لا تلاعن ولا تلاعن الله صفحة وقتم المزيزين قال عليه الصلاة والسلام لا تلاعنوا الله ولا بغضب الله ولا بالنار وهذا يوطينا أن مفهوم اللعن ليس مقتصراً على هذه اللفظة كأن يقول الله للفظة وإنما يشمل هذه اللفظة وكذلك بالدعاء بالغضب أو بالنار كأن يقول لغيره لعنه الله أو يقول لا الله عليه أو غضب الله عليه أحرقه الله بالنار حرم الله عليه الجنة أو نحو ذلك لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار فالمؤمن ليس هذا من شأن إذا أخطئ عليه دعا على من أخطى عليه باللعنة أو دعا عليه بالغضب أو بالسقط أو دعا عليه بالفرمان من الجنة أو دعا عليه بدخول النار فهذا ليس لسان رحمة الإسلام الضائمة في قلوب المسلمين فإذا هذا يدل على أن مفهوم اللعن واسع لا يكتصر على هذه اللفظة نعم قائد صلى الله عليه وسلم ينبغي ان نسكت عن الاتهامات الصديق يا رتبه عليا من رتب الدين ومنزله رفيع ذي ف فالصديقيه ليس من شاني اصقائها واربابها اللعن وإنما من شاني اصحابها صيانه اللسان وحفظه وشغله بذكر الله والامر معروف والنهي عن المنكر وما يفيد نعم قال الرسول ليس المؤمن اي ان هذه ليست انفصال اهل الايمان والمراد باهل الإيمان اهل الايمان الكامل الواجب اما اذا نقص الإيمان وضعف إذا نقص نقص الايمان وضعف قد يقع في انسان لسانه من دع من ضعف ايمانه و نقص أمثال هذه الألفار مثل اللعن والطعن ونحو ذلك وقوله اللعان الطعان هذه صيرة مغالغة وصيرة المغالغة قد أو في الغالب يكون مقصودا بها المغالغة غالبا المقصود يكون فيها المغالغة لكن قد تأتي صيغة المبالغة ولا يكون مرادا بها المبالغة مثل هذا الحديث فقوله اللعان الطعان ليس المراد نفي كثرة اللعن واستدامته بل نفي وجوده على السنته فيكون المراد هنا ليس بذي لعن وليس بذي يعني وبعيد عن اللعن وبعيد عن, عن, عن الطعن ليس من صداته مثل هذا الأمر وإن وقع منه شيء نادر واستغفر الله عز وجل وتابه لم يهبط من رتبته لم يهبط من هذه الرتبة رتبة الإيمان الكامل إذا كان شيء نادر وبادر إلى التوبة والاستغفار والدعاء بالخير بدل هذه الكلمة التي انفرضت من لسانه فإذن هنا المراد بقولها اللعان الطعان أي ليس بذي لعن وليس بذي طعن ومثله قول الله تعالى وما ربك بظلام هذه صيغة مبالغة لكن ليس المراد هنا المبالغة وإنما المراد نفي الظلم أصلا فالمعنى وما ربك بظلام أي ليس بذيء ظلم ولا الفاحشة البديء يعني الفاحش في, في قولها البديء برسالة بكلمات سية والفاضحة النابية نعم وعنى صلى الله عليه وسلم قال إن العدد إذا لا يشعر صعد في اللعنة من السماء وأبوار سوائد ونهات وتأخذ يغير المشمال وإذا تجد مساء رجع إلى ذلك الأعين إن كان آدم لذلك وإن رجع إلى قائلها وهو متوقع هذا يدل على أن اللعنة في غاية الفطورة يعني هي ليست مجرد كلمة تخرج من اللسان وانتهى الأمر وإنما هي كما أخبر عليه الصلاة والسلام فإن لم تجد مساء رجعا ترجع هذه الكلمة إلى من لعن فإذا كان أهلا وإلا رجعت على صاحبنا يرجع اللعن على اللعن نفسه ولهذا قد يكون بعض الناس يجلب لنفسه اللعنة في اليوم عشرات المرات وعياذ بالله يجلب لنفسه اللعنة عشرات مرات نعم سعدا بن النعيل صلى الله عليه وسلم يكلمه عائله فسالها يا رسول الله قال قال من الاعلان قال لينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف استاعد وما ادنى الامر صالح لما في الدكان فجاء رسول الله صلى الله عليه فسمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا ما علينا ودعونا انكم قالوا لا ياخذ ما وهذا يدل على ان المسلم لا يحل له ان يلعن شيئا لا, لا, لا الجمادات ولا الحيوانات لا يثله ان يلعن وهذه المره لما حرمت هذه الناقه وتمنعت تغجرت منها وباجرت الى, إلى هذه اللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا ما عليها ودعوها لا يصاحبنا ملعون هذا يدلنا على خطورة اللعنة وضررها نعم وعند الهيئة عنه الأسود وعند الهيئة للنظر النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ارض الرهب استطاله من موظيه الامه المسلم في عرضه اخيه ان يتطاول على عرض اخيه بالنيل من وقعه وسبا و نعم <تصفيق> الكبير في رضي الله هذا فيما يتعلق ب اللعن اما ولهذا بالله لعن الدين أو لعن النبي الفريق عليه الصلاه والسلام أو رب العالمين فادي رد عن الاسلام محدطه للاعمال ولا يعذر فيها أحد لا يعذر فيها احد ولا يقال معذور جاهل ما يعذر أحد وكل أحد يدرك فضاعة هذا الأمر ولهذا لا يكون لعن الدين ولعن الإسلام ولعن رب العالمين لا يكون من مسلم. هذا لا يكون إلا من مرتد ليس بمسلم نعم فالتبير بالأوضعون انظارتهم بأميرهم وإلى ذلك الله تعالى وأرثوا بالعذر لإننا العهد نعم عسولا نعم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أرثوا بالعفوض وقال تعالى وأرثوا بأسر الله كذا ثم أورد المسلم رحمه الله هذه الكبيرة الغدر بأميره وغير ذلك أي ممن له عليه عهد فالغدر من كبائل الذنوب وقد جعله أو عده النبي صلى الله عليه وسلم في أرصاف المنافقين على آية المنافق ثلاث وذكر منها إذا عاهد غدر فمن صفات أهل النفاق الغدر و و و و وقيانه وعدم الاتزام بالعهد وإذا كان بايع أميراً وقام عليها عهد والتزم بالبيعة ثم غدر فهذا ارتكب كبيره جرما عظيما جاء التحذير منه في نصوص عامة وقاصة أما النصوص العامة التي بدأ المسنف رحمه الله بها من الآيات القرآنية التي فيها الأمر بالوفاء بالعهود والعقود التي على الإنسان فيدخل في عموم هذه من الآيات الوفاء بالعهد الذي بين الرعية والرائي فهذا عهد تمنى المسلم عليه ومطالب بالوفاء به والتزام فإذا غدر فإذا غدر في هذا العهد الذي هو عليه والتزام به ثم غدر فهو مرتفق لأييه جريمة كبيرة ودمب كبير وسيأتي في الباب نصوص خاصة يريدها المصنف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من المثيل كان وليهما حقا من إذا حدث كلب وإذا كُلِن أخوان وإذا عاهد غدر وإذا فهذا من الصفات المنافقين والحديث بعمومة يشمل غدر الراعي بأميرة الذي عليه عهد أن يلتزم بطاعته وبيعة له قائمة نعم محمد عليه الصلاة والسلام بكذب راضي في رواحة الممتينة في أميرة إسفل هذه غدرة الثلاثة ألا ألا أخاذر أعرض غدرة من أميرة ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل غادر لواء المراد باللواء علامة يشتهر بها عند الناس والغادر لو يوم فيام علامة تكون عند أستهي يعني عند مقعدته الذي يجلس عليها تكون علامة عليه غدرة فلان بن فلان هذه غدرة فلان بن فلان علامة يعرف بها على الأشهاد يوم القيامة ويفتضح بها بين الناس فغدرتها التي كانت منه في الدنيا تكون تحت وصفه أي تحت مقعدته علامة وإشارة تشغيرا به أمام الناس يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة من أمير عامة لأهل العلم هنا قولان لا أعظم غدرا من أمير عامة أي أن يغدر الأمير بالعامة فيكون المراد بالغادر هنا الأمير نفسه بأن يغدر بالعامة فيكون يكون العهود ويخون المواثيق التي بينه وبينهم وبينه وبين غيرهم مما يسبب الدمار والاحطار والشرور والجنايات على المجتمع وانه يحمي الله من شره للمسلم قال وهو مشهور بمعنى الحديث والمعنى الثاني وهو ان المراد بغدر أمير عامة أي أن, يغدره أو أن يغدر به أحد من رعية فقوله أعظم غدرا من أمير عامة أي أعظم غدرا من الغدر بأمير العامة فيكون من رعيته من يغدر به هذا من الكبار وهو معنى معروف في الحديث وإراج الذهب رحمه الله لا الحديث هنا الغادر بالأمير يدل على أنه أراد هذا المعنى للأول أراد هذا المعنى لا, لا المعنى الأول نعم وقال رسول الله عليه وسلم تعالى الثلاثة من عمى يوم النية أردت لنا عطادي ثم مدارة من بأعفة أجل ثم أورد هذا الحديث في الثلاثة الذين يكون الله سبحانه وتعالى خصمهم يوم القيامة يكون الله عز وجل خصمهم يوم القيامة ثم ذكرهم الأول وهو الشاهد من الحديث لهذه الكبيرة رجل أعطى بي ثم غدر بي أي بالله ومعنى أعطى بي أي أعطى بالله أي أعطى عهداً يلتزم به أقسم عليه بالله أعطى عهداً يلتزمه وأقسم عليه بالله كان يقول لغيره أو لأمير أو نحو ذلك والله الذي لا إله إلاه إن لك علي عهد أن ألتزم بالطاعة أو ألتزم بكذا ثم يغدر فيكون من هؤلاء الثلاثة الذين الله عز وجل خصمهم يوم القيامة أعطى ثم غدر وأره الشاهد الكبير من هذا الحديث الأمر الثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه رجل باع فرا أي باع رجلا فرا وجد رجلا فرا فأخذه وقال إنه رقيق لي ثم باع وأكل ثمنه وقوله أكل ثمنه هذا باعتبار الغالب في وجوه الانتفاع أنه الأكل لكن لو باعه واستفاد في ثمنه غير الأكل أمرا آخر غير الأكل كان يستري فيابا أو يستري بيتا أو يشتري دافة أو نحو ذلك الحكم واحد فذكر الأكل ليس على وجه التعيين والتخصيص وإنما ل... على اعتبار أن هذا هو الغالب في وجوه الانفتاع ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره استوفى منه يعني ما طلب منها أن يقوم به من عمل وصناعة استوفاها منه كاملة ثم لما جاوبت دفع العجرة لم يعطيه فهذا من الثلاثة الذين يقول الله سبحانه وتعالى خصيمهم يوم, يوم قيامة وقال رسول الله عليه وسلم نصبع لعينة في المصباحة لقي الله يوما في أمن ولا حجة لك ومن مات وليس في عمره بيها ثمانة دينة المشاهدية هو مصدر قوله لا حجة لها الحجة الدين والدين جاء بالأمر بالطاعة في الكتاب والصنة فمن خلع اليد من الطاعة لا حجة له ليس عنده إلا الأهواء ليس عنده إلا الأهواء واتباع النفس اتباعه للشر والفساد أما القرآن والسنة لا خرجة لمن يخلع اليد من الطاعة لا خرجة له في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن يقرأ النصوص الوالدة في هذا الباب لا يجد فيها دعوة إلى خلع اليد من الطاعة وإنما فيها الدعوة إلى السمع والطاعة والصبر والدعاء وإصلاح النفس وغير ذلك من المعاني الواردة في نصوص الباب فلا يكون له حجة يلقى الله عز وجل ولا حجة له قال ومن وليس نعم مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وأهل الجاهلية الذين يموتوا ميتتهم كانوا كانت حالهم عدم السمع والطاعة ويأنث الواحد منهم أن يكون يسمع أو يضيع أو أن يكون له أمير فجاهليتهم تابى ذلك مع أن فيه مصلحة لهم وللمجتمع لكن جاهليتهم تابى ذلك ولا ترى فمن انفصال الجاهلية أدب السمع والطاع ولهذا شيخ الإسلام محمد العدوهاب رحمه الله لما ألف كتاب مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها فذكر في, في أول ثلاث فصال مسائل الجاهلية عدم السمع والطاعة ما, ما ينضرون تحت أمير وإنما هم متمزقون ومتبرقون ولهذا بينهم تطاحم وطروب وعدوات وشر والإمرأة لا ينتبه أمر, أمر الجماعة إلا بها فلا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة فإذا لم يكن هناك سمع وطاعة وكان بدل, بدل ذلك الافتيات على ولي الأمر ونزع اليد من الطاعة وشق العصى والخروج هذا الذي يفرق الكلمة هو يشق الصق ويوجد التطاق والفروب وإراقة الدماء والتيات الأعراض إلى غير ذلك فمن مات ونعم من مات وليس في عنقه بيعا مات ميتة جاهلية لأن هذه الخصلة التي هو عليها إلى أن مات يمنتصال أهل الجاهلية فيبقى الله سبحانه وتعالى بعمل أهل الجاهلية ولا الله سبحانه وتعالى بعمل أهل الإسلام نعم قال صلى الله عليه وسلم منع حدة من يسلسل عن النار ويسلس الجنة فالتأثني من يدره وهو يؤمن بذلك من يوم الآمن وليأتي إلى الناس من يحبه أن يؤتى إليه ومن ذا يعلم المسبة أماره صبقة يده وتمارة قهده فليصره لنستطرع وإن جاء أحد من ينسره الفرسي وشوه الآخر وعنه سره ثم ذكر هذا الحديث المجتمل على الترغيب العظيم لمن أراد لنفسه أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ومن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب فذكر عليه الصلاة والسلام أن من أحب ذلك فلتأته من يده وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه وهذه قاعدة عظيمة جمعة الدين كل في المعاملة بين الله والمعاملة بين العباد أما المعاملة مع الله فبالإيمان به واليوم الآخر وما يتطلب هذا من استعداد وسعي له بسعيه وأما المعاملة معه العباد فأن يأتي لهم الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه قال أن تأتي وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه وهذا الحديث يعتبر قاعدة في باب الأخلاق والمعاملة قاعدة عظيمة بل تجد أوفى منها بيانا ولا أحسن منها إضاحا لأخذ حقيقة الخلق الحسن والمعاملة الكريمة ولو قيل لك أعطنا ضابطا في حسن المعاملة وحسن الأخلاق لما وجدت جوابا أوفى من هذا الحديث حسن المعاملة وكمال الأخلاق أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك وهذه قائدة قائدة عظيمة بمعنى لو سألت ما هو الثلق الحسن مع الوالدة؟ مثلا طبق الحديث أن تأتي لها الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك إن لو كنت أنت الوالدة ما الذي تريد؟ ما الثلق الحسن مع من أشتري منه بضاعة؟ أن تأتي له الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك لو كنت أنت الذي تبيح زميلك من معاملها التي تحب أن يعاملك بها ومن خلق الحسن الذي ترجوه منه أن تأتي إليه الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك وهذا حقيقة قائدة من أروع ما يكون في حسن المعاملة فحسن المعاملة وكمال الأخلاق يكون بتحقيق هذا الحديث وهو أن يأتي الناس أن يأتي للناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه الذي يحب أن يتعامل الناس معهم به مثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقوله يحب لأخيه هذا فيما يقوم في القلب تجاه الأخوان وحديث وحديث والحديث الذي أورجه الثهب هنا يتعلق بالمعاملة الظاهرة كيف تكون بين المسلم وبين أخوانه نعم والشاهد من الحديث قوله من بايع إماما فأطاه صفقة يده وثمرات قلبه يعني انتزم له بالطاعة وانتزم بالعهد وبايعه فليطعه إن استطاع فليطعه إن استطاع فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنقه وهذا هو الشاهد إن جاء أحد ينازعه يغاء غدى وخرج عن العهد و نازع الإمام وغدر به قال فاضربوا عنقه وهذا الدليل على أن هذا العمل كبير لأن فيها حد وان أن يقتل نعم وما على صلى الله عليه وسلم من أطاعني فمن أطاع عنها ومن أصاعني فمن أصاع الله ومن يطلل أميرا فمن أطاع عنه ومن يعصل الشاهد من الحديث ومن يضع الأميرة فقد أطاعني ومن يعصي الأميرة فقد عصاني لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه نصوص متكادرة في الأمر بطاعة الأمير والسمع له والعلماء رحمهم الله بسطوا هذه الأحاديث في مصنفات خاصة وأفردوا لها أبواب خاصة لكثرتها في الكتب الجوامع كتاب الإمارة في صحيح استاق به كثير من الأدلة في السنة فيما يتعلق بحقوق الولاد والسمع والطاعة لهم وينبغي أن يعلم أن يعلم المسلم هنا أن الذي أمر بالسمع والطاعة للأمير هو الذي أمر بالصلاة هو الذي أمر بالصيان هو الذي أمر بالحج الذي أمر بالسمع والطاعة للأمير هو الذي أمر بهذه الطاعات بل جاء في بعض الأحاديث ذكر السمع والطاعة للأمير مضموما إلى هذه الطاعات وأنه من أسباب دخول الجنة كما تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع في خطبة الله قال اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم واطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم فذكر طاعة ولي الأمر مضمومة إلى الصلاة والصيام والزكاة ذكرها مضمومة لفرائض الإسلام وجعل كل ذلك من موجبات دخول الجنة من موجبات دخول الجنة قال تدخلوا جنة ربكم فالذي أمر لطاعة الامير هو الذي أمر بالصلاة هو الذي أمر بالحج هو الذي أمر بالزكاة ولكن بسبب الأهواء التي تدخل النبوس وتلت إلى الصدور يترجر بعض الناس من الأحاديث التي تتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمر فتجد مثلا لو قرأ في صحيح المسلم إذا قرأ كتاب الصلاة يقرأ بصدر منسرح غير منزعج أبدا وإذا قرأ كتاب الصيام في صعيح مسلم لا يجد أي انزعاج بل يقرأ بإقبال وحرص وونهم ورغبة إذا قرأ كتاب الزكاة كذلك الحج وإذا وصل كتاب الإمارة وجد في قلبه حسيكا هذه بسبب الأهوال هذه بسبب الأهوال أن الإنسان يجد تضجر أو يسمع مثلا موعظة أو خطبة في حق الأمير تورد فيها الآيات والأحاديث وينزعج ويتغجر هذا من الأهواء لأن الذي أمر بالسمع والطاعة للأمير هو الذي أمر بالصلاة والذي أمر بالصيام والذي أمر بعموم العبادات فلماذا يجد الإنسان في صدره هنا وينشرح صدره هناك إلا لوجود الهوى الهوى هو الذي يحرك في, في, في النفوس ما يحرك والواجب على المسلم أن يطلح الأهواء وأن يكون ملزماً لنفسه بالسنة في كل أغواب الدين يكون ملزماً لنفسه بالسنة في كل أغواب الدين والسنة خيراً وضركاً والأهواء خطر على الإنسان وضرر في دينه ودنياه ولهذا فروج الإنسان عن قواعد الشريعة فيما يتعلق بالسمع والطاعة للولاد ينشى عنها اختلال الأمن واختلال الأمن ينشى عن عدم قرار الناس في عبادتهم فلا تؤدى الصلاة ولا يؤدى الحج ولا يؤدى الصيام ولا يطلب العلم كل هذه الأمور لا تؤدى إلا مع قلق وخوف وعدم اكمنان تجد الإنسان قد يخرج الصلاة وقد لا يخرج يخشى على نفسه يخشى على بيته أما الحج ففي خطر عظيم في الذهاب إليه لاختلال الأمن أما الطاعات الأخرى أيضا لا تتيسر لاختلال الأمن فالأمن يختل والطاعات لا تتيسر للناس فلا يتيسر للناس أن يؤدوا عبادة الله عز وجل بطمانينة إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاع ولهذا جاءت النصوص متكاثرة بالسمع والطاعة عليكم بالسمع والطاعة أحاديث كثيرة لهذا البال والواجب أن تتلقى هذه الأحاديث بالقبول وانسراح الصدر وأن يتلقى يعلم المسلم أن الذي قال هذه أحاديث هو الذي جاءت عنه أحاديث الصيام وجاءت عنه أحاديث الحج فإذا كنت قبلت أحاديث الصيام وأحاديث الحج وأحاديث الزكاة وغيرها بانشراح صدر هذه أيضا يجب أن أتنقها بانشراح الصدر لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر أما إذا دخلت الأهواء ودخلت الجاهلية على الإنسان وقال لا كيف أسمع وأطيع وأنا بن فلان وأنا كذا وأنا الذي كذا ولا يمكن أن أسمع أو أطيع. هذه الجاهلية هذه هذه هي الجاهلية وهذه أعمال الجاهلية عدم السمع والطاعة والخروج على الجماعة جماعة المسلمين نعم وقال صندوقه من نفيه من, من, من, من, من الخروج <تصفيق> من السلطان ولو قدر يسير هو من اعمال الجاهليه ومن مات على ذلك مات على قصالم لان الجاهليه من سادهم في هذا الباب عدم السمع والطاعه ويرى الواحد يرى الواحد منهم ان وضاعته للأمير ينقص من قدره ويتناقى مع شأنه ومع مكانته وأنه صاحب المكانة الفلانية والشأن الفلاني فكيف يكون من هذه الجاهلية لا يراعي مصالح الأمة ولا يراعي مصلحته ولا يراعي ما ترتب على خروجه من الفساد ومن الشر وإنما الذي أمام ناظريه هو أن مكانته لا يليق بها أن يكون منها سمع وطاعة للأمير أما الأمور الأخرى والتبعات والأضرار والمفاسد والأخطار التي تترتب على عدم السمع وطاعة كل هذه لا ينتفد إليها فهذه جاهلية وهذا من عمل الجاهلية فمن خرج من الطاعة ولو شبرا يعني لو قدرا يسيرا وأمرا قليلا ومات على ذلك يعني مات ولم يتوب من ذلك مات ميتة جاهلية وقال صلى الله عليه وسلم من خلق المجاعة نشيط الله ودخل على ألفة الإسلام من العلقين وهذا أيضا في حضورة الخروج ولو شيئا قليلا وكيف أنه يترتب عليه ما يترتب من الانحلال ما, ما يتركب من الانحلال واللحوق بخصال الجاهلية وأعمالهم وصداتهم نعم قال الله هذا سعيد من الهدفين السحاح وأن يدر من عرض ومن الدقائع عرضا ثم تنسى ويدفع طاعتك وتنسى صفح وتبعثره بسيدك أو تنسى حتى يدفع هذه خلاصة يعني ذكرها المصنف عندما أنهى إرادة هذه الأحاديث قال أي جرم أعظم من ان تبايع رجلا إلى آخره يعني على ما وقفنا عليه من النصوص والأذلة أي جرم أعظم من أن يكون الإنسان بهذه الصفة وبهذه المصادمة والمخالفة لهذه النصوص العظيمة الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من السلاح فليس منا فليس منا هذا دليل على ان الأمر كبير من حمل علينا السلاح يعني أشهر السيك ورفعه وشق العصى ونزع اليد من الطاعم وحمل السلاح فقال عليه الصلاة والسلام فليس منا نعم سبيعه الحالى بإنسان البعض تصبيب الكاثر والمنجم قال الله تعالى لَوَلَا تَقْرُفُ مَا لَيْسَبَكَ بِهِ الرِّلْمِ قال تعالى إِنَّا تَعْمُرُوا رَنِّكِ وقال تعالى عالم الغيب فلا نفتروا على أحدا. من أحدا إلا من يرتفع من الرسول الكاهن والمنجم كل منهما يدعي علم الغيب كل منهما يدعي علم الغيب ومثلهم العراف والرمال ومن يقرأ ما يسمونه قارئ الكف أو قارئ الفنجان أو ما يسمى بأهل الحظوظ أو غير هؤلاء ممن يدعون علم الغيب ممن يدعون علم الغيب والغيب أمر اختص به رب العالمين جل وعانا قل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فالغيب لله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب ويعلم ما يكون وما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون أحاط بكل شيء علما فهذا أمر اختص به رب العالمين سمع نبينا عليه الصلاة والسلام امرأة تمدحه تقول في مدحها له وفينا رسول الله يعلم ما في غد فغضه قال لا يعلم ما في غد إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله فهؤلاء الكاهن والمنجم والعراق والرمال وأهل الطرف بالحصى وأيضا المشتغلون بالأباجاد حروف, حروف المعجن ويركبونها تركيبات معينة ومن خلال ذلك يدعون معرفة علم الغيب أو من يخط بالأرض أو يطرق بالحصى أو ينظر في كف الإنسان أو في غير ذلك ويدعي من خلال هذه الأشياء وهذه الأمور أنه يعلم علم الغيب فهذا مدعي لعلم الغيب ومدعي لعلم الغيب وعلم الغيب لله سبحانه وتعالى فمن صدقه فقد كفر وارتكب كبيرا من كبائر الدنوب من الكهان أو صدق المنجم أو صدق العراق أو صدق الرمال أو صدق أشباه هؤلاء فهم ارتكب لكبيرا بل وقع في الكفر كما سيأتي في النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله ثم أورد نصوصا عامة في البعد عن هذه الأشياء قال, قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال إن بام الظن يتم وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد فهذه النصوص العامة يستفاد منها عدم تصديق هؤلاء وأن تصديق من يدعي علم الغيب من كاهن أو منجم أو أراف قفوه من الإنسان لما ليس له به علم أي علم يحصل من خلال الفهانة أو من خلال التنجين أو من خلال الضرب الحصى أو من خلال الخط في الأرض أو غيرها فكل منهم وكل من هؤلاء وكل مصدق لهؤلاء قاف لما ليس له به علم ومتبع للظن هذه نصوص عامه التحذير من هذا الأمر وسياتي نصوصا خاصة في الباب قال رسول الله ثم اورد رحمه الله هذا الحديث قال من أتى عرافا أو كاهنا من أتى عرافا أو كاهنا العراف الذي يدعي معرفة الأمور والعراف وصف جامع يتناول الكاهن ويتناول المنجم ويتناول الغمال وأهل الطرق بالحصى وغيرهم كلهم هؤلاء عرافون يدعون معرفة الأمور يعني معرفة الأمور المغيبة ونحو ذلك والكاهن هو من يتكهن ويدعي أنه يعرف الأمور المستقبلة بكهانته يوم كذا سيحدث لك كذا يوم كذا يموت كذا أو يمرض كذا أو يغنب ولان أو غير ذلك بالكهان فالعراف يتناول هؤلاء كلهم وقيل العراف هو الذي يدعي معرفة الأشياء المفتودة والكامل يدعي معرفة الأشياء المستقبلة بكهانة أما العراف الذي يدعي معرفة الأشياء المفتودة الغائبة عن الإنسان من مصروك أو غيره فيدعي وكل منهما يتعامل بإدعاء علم الغيب وعلم الغيب لله سبحانه وتعالى ومصدق الكاهني والعراف وأشباههم كافر كما مبين هنا في الحديث قال فصدقه بما يقول فقد كبر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو التصديق لهؤلاء هذا الذي أنزل عليه فمن صدقهم فقد كفر بالذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم عن الصبيع التدليلة المطيرة يقول وقع الزوجل أصبح من عبادي مؤمنون مجادة من قال وهذا من التنجيم هذا من التنجيم ومن اعمال أهل التنجيم ولا ولا يصدقون في فيما يكون منهم من الاقوال دي التنجيم وبالنظر إلى النجوم أو إسناد الحوادث الأرضية للنجوم لا يسندونها إلى رب العالمين لا يقول إذا نزل المطر مطرنا بفضل الله ورحمته وإنما يقول المطرنا بنوء كذا وكذا فيربقون الحوادث الأرضية من أمطار وخيرات بالنجوم لا بالله لا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته صلق نباتنا بفضل الله ورحمته وإنما يقولون بنوء كذا وكذا فهذا كما جاء الحديث مؤمن بالكوكب كافر بالله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي بإضافتها لغير المنعم والمتفضل بها وهو الله سبحانه وتعالى حتى فيما جعله الله سبباً النعمه تضاف للملهم والله المتفضل الله يدل على نعم في بعض الفاضل الحديث ياتي بدون صدقه ولهذا جمع العلماء بين هذا الحديث والحديث الأول أن من أتاه مصدقا مؤمنا به فهذا كافر ليس بمسلم ومن أتاه غير مصدقا له ولكن لاعتبال آخر أو لأمر آخر وقصده فبهذا الإثيان وبهذا القصد لا يتقبل منه صلاة أربعين يوما ورحمة من النجوم اكتبس شعبة من السفر لا الله جاءه بسرعة اي اخذ او ابتطع شعبة اي خصلة او جزءا من النجوم اي من علم النجوم وعلم النجوم هنا المراد بعلم النجوم النجمون لان علم النجوم على نوعين علم تأثير وعلم تسير علم التأذير هذا الذي جاءت النصوص بدمه أما علم التسير وهو يعرف الطريق من خلال النظر إلى النجوم أو يعرف القبلة هذا لا شيء فيه هذا نظر في النجوم لا شيء فيه قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون فلا شيء أن يعرف الإنسان قبلة أو طريقة من خلال نظره إلى النجوم فمن اكتبسا شعبة من النجوم يعني بتعلم هذا العلم الذي هو علم التنجيم الذي يدعى فيها معرفة المغيبة الأمور المغيبة أو الحوادث الأغوية من خلال النظر إلى النجوم فمن فعل ذلك فقد اكتبس شعبة من السحر زياده بعض, بعض الحديث زاد ما زاد يعني كلما زاد من هذا الارتباط زاد حظه من السحر ولهذا التنجيم يعد نوع من انواع السحر نعم الكبيره الثانيه هو اقرب قال فوسع والذين يخافون نزول القمر لا يظنون انهم يغترون بالنجوم ثم ذكر رحمه الله هذه الكبيرة نشوز المرأة أي خروجها عن طاعة الزوج لأنها مأمورة بطاعة لأنها مأمورة بطاعة وله القوامة له الطاعة ومأمورة أن تكون مطيعة لزوجها وهذا شأن المؤمنات فشأنهن أنهن قانتات حافظات للغيب مما حفظ الله فقانت مطيعة لله سبحانه وتعالى وحافظه لبيت زوجها مطيعة له قائمة بحقوقه فالمرأة الناشز هي المرأة التي خرجت عن الطاعة فالمرأة إذا خرجت عن الطاعة تكون بهذا الخروج مرتكبة لكبيرة وسيأتي معنا من المصوص ما يدل على فضاعة هذا الأمر وكبرة وما فيه من العقوبة والوعيد لفاعلته عند الله سبحانه وتعالى مما يدل على فضاعة هذا الأمر وكبرة والآية التي بدأ بها المصنف رحمه, رحمه الله فيها تأديب المرأة الناشز فيها تأديب المرأة الناشز أي التي خرجت عن الطاعة طاعة الزوج وأن الطريقة في هذا أن تؤدب بالأسهل فالأسهل يعني يبدأ معها في التأديم بالأسهل فالأسهل كما قال الله سبحانه وتعالى فاعظوهن وهدعوهن في المضاجئ واضربوهن أن يتدرج معها في معالجة هذه النشوص فيبدأ معها بالوعب يعظها اتق الله يا عامة الله خاف الله الله يقول كذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا لا يحل لك أن تفعل هذه الأمور يكذر عليها الوعظ والتفويض بالله سبحانه وتعالى والتذكير وينضي في هذه الطريقة واعظا مذكرا ناصحا مبينا فقد تكون هذه المواعظ كافية في صلاحها وتركها لهذا النشوص يذكرها بي وعيد الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى عليه وسلم وما يترتب على النشوذ من خطر يبين لها وهذا يبين لنا فضيلة العلم ومكانة الإصلاح ولهذا العوام والجهال عندما يقع في البيوت شيء من النشوذ ما يستطيع يعالج لأنه لا يحمل علما لا يحمل علما ولا يحفظ نصوصا ولا يحفظ أدلة بينما النصوص إذا ذكرت القرآن له بركة السنة لها بركة فإذا ذكرت النصوص بين أهل الإسلام ووسطت قال الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم أينك من هذه الآية أينك من هذا الحديث اتق الله خاف الله هذا كلام الله هذا كلام رسولك عليه الصلاة والسلام الكتاب والسنة فيهما أبلغ زاجا وأعظم واحد والمرأة تحتاج إلى ذلك تحتاج إلى ذلك أن تذكر لها النصوص وإذا كان الرجل جاهل بالأحاديث وجاهل بالأدلة ما عنده إلا مد اليد ليس عنده إلا ما مد اليد وهذا خطأ هذا من الخطأ لا يلجأ الإنسان إلى مد اليد وإلى الضرب هذا آخر, آخر ما يكون آخر الدواء الكيك ولا يصار إليه ابتداءا لا يصار إليه ابتداء بل بعض حمقى العوام وجهال العوام يوصلون به في أول ليلة من الزواج اول ما تدخل عليها ابدأ بالضرب حتى تعرف يعني رجولتك وتعرف شهامتك وبعضهم يقول أول ما تبدأ في ليلة الزواج تأتي معك بديك او بدجاجة تتركها معكم في الغرفة التي فيها الدخول على الزوجة ثم في في من اللحظات امسك راس راس الديك واقطعه ابنه من حتى تعرف شدتك وقوتك وشهامتك وتمشي يعني هذا هذا جهل العوام وسفه العوام هذه هذه الامور كلها من الجاهليه ومن جهل قله الدين فلا يصار الى ذلك وانما اول ما يبدأ كلمه الطيبة والموعظه الحسنه وذكر الايات وذكر الاحاديث وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ثم ينتقل بعد ذلك إذا جرب أو مضى وقتا ووجدها لم تنتفع ولم تستفيد وعظها بآية ثم وعظها بأخرى ثم ذكرها بحديث ثم ذكرها بحديث آخر ولا يكتبه مرة واحدة ويأتي بالآية سريعا ويقول وعظت هذا الموعظة تحتاج إلى شيء من الصبر والإعادة والتكرار أما أن يقرأ عليها الآية ثم بعد قراءة الآية بثانية يقص بها ويقوم وعطها بالقرآن وجدتها ما تنزجت بالقرآن ولا تستذيب قرأت عليها القرآن وما استفادت لا هذا ما فعل مأور ما بأيديه وإنما يتأنى ويصبر ويترفق ويكبر عليها المرات والأخرى ثم إذا وجدها معاندة وفعلا ناشس ولا تمالي ولا, ولا, ولا تسمع ولا تصري ومستهين بالأمر يلجأ إلى الطريق الثاني أو الدواء الثاني وهو الهجر والهجر يكون في المضاجع الهجر يكون في المضاجع يعني يترك المبيت معها في الفراش مدة بقدر ما تحتاج إليه من علاجه بقدر ما تحتاج إليه من علاج وبعض النساء قد لا, لا يفيد فيها الهجر يعني قد الموعظة والهجر لا يفيد مثل أحد العوام قيل له اهجرها قال تم يوم يعني مثلا قال يعني عشرة أيام حسب حاجتها قال عشرة أيام تهجرها قال والله إذا هجرت عشرة أيام وانتهت العشرة أيام احتاج لي أأتي إليها وهي أعطيتني ظهرها وقبل رأسها حتى ترجع وتوافق يعني ما ينفيد فيها الهجر ولا ينفع يعني فبعض النساء حتى هذا الدواء ما يفيدها من يعني ما فيها من العناد والعنجهية وعدم الطواعية وما يفيد فيها فمثل هذه الحالة يعني يؤتى إلى المرحلة الذي هو آخر الدواء الكيف ثم أيضا إذا وصل إلى هذه المرحلة مرحلة الضرب أيضا الضرب له ضوابط في الشريعة إذا ضرب أحدكم فليجتن بالوجه وغالب ما يحصل الضرب في الوجه هو بالله وهذا له سر وله سبب له سر وله سبب غالبا الضرب يكون في الوجه وله سبب وهو أن المشادة التي تكون بين الزوج والزوجة أو بين المتخاصبين مشادة بالكلام والكلام يخرج من الفم الف الكلام يخرج من الفم فالسبب الذي يعني جاء الغضب من هو الفم ولهذا اليد تتجه إلى مصدر إلى هذا المكان الذي صدر منه ما أغضبه فدائما الغضب يتجه إلى الفم وإلى الوجه يلقم الوجه أو يضرب الوجه ولهذا جاءت السنة بالمنع من ذلك لأن غالباً النفس تتجه إلى هذا المكان قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه, فليجتنب الوجه قال فإن الله خلق آدم على صورته بعض الروايات على صورة الرحمن فهذا فيه النهي الشديد عن أن يكون الضرب على الوجه قرأت مرة, مرة فتوى امرأها رجل يستفئ احد اهل العلم وروفي قصه الفتوه ان زوجها ضربها بجمع يده فهشم اسنانها في غضبه عليها اي تاديب هذا هذا دمار هذا هذا, دمار هذا ليس تاديب او ربما يضرب على وجهها فيصبع عينها هذا ليس تاديب هذا دمار دمار ما ليس تاديب فاذا اذا نجا الانسان الضرب في في مرحله يعني ضيق و بعد امور بعد محاولات سيضرب ضربا يستنف فيه الوجه وايضا ضربا غير مبرج يعني لا يكسر عظما ولا يدمي جلدا ولا وان يكون ضربا رفيقا يحقق المقصود فعلى كل حال اذا حصل النسوس يتدرج يتدرج في العلاج بالأسهل بالأسهل بالموعظة ثم الهجر ثم الضرب نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأخذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأخذ فبات رغبان علينا فعنا تحذف مكتفق عليك وهذا دليل على أن نشوز كبيرة نشوز المرأة كبيرة ومن نشوفها تأبيها عن طواعية الزوج في الفراش فإذا دعاها دعا امراته إلى فراشه فلم تأتي يعني تأبت ومتنعت فباتت فبات غضبان عليها يعني بات الزوج غضبان عليها لامتناعها عن عن الفراش فإن الملائكة تلعنها فإن الملائكة تلعنها وهذا دليل على أن هذا الأمر من كبار الذنوب لأن اللعنة لا تكون إلا في كبير نعم وفي لفظة صحيحين إذا لا هدت المرأة هاجرة فراش زوجها دعنة البلادين وهذا بمعنى ما سبق هاجرة فراش زوجها يعني متأبئة عليهم تنعام وليست يعني مهيئة نفسها له وإنه معرضة عنه هاجرة انفراش زوجها فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة وفي الحديث دليل على ضرورة اهتمام المرأة بفراش الزوج ضرورة اهتمام المرأة بفراش الزوج وعنايتها به وتحصينها له من حيث هي تتهيى وتترتب وتعتني بهذا الأمر عناية كبيرة جدا فإذا كانت مهملة له متأبئة منتنعة والزوج لا يجد حاجته عندها ويبيت غبان فإنها تلعنها الملائكة نعم وفي نظر قال والذي نفسي بيده ما من رجل يجعب وعنده من دراسه فتنى عليك إلا الذي في السماء ساخط عليها حتى يا الله عال ie إلا كان الذي في السماء ساخط عليها يعني رب العالمين وهذا من Agla على علو اللهなら סبحانه وتعالى على خلقه وقوله إلا كان الذي في السماء ساخط عليها هذا كبير يدل على أن الأمر كبير جدا يسقط عليها رب العالمين فمثل هذه النصوص أو أن المرأة قرأتها ثم قرأتها ثم تدبرت فيها ثم تأملت تصلب حالها ويستقيم أمرها وكثير من النساء تؤتى من جهلها تؤتى من جهلها فإذا قرأت هذه النصوص ووقفت على هذه النصوص اعتدل أمرها واستقامت حالها لأن الكتاب السنة فيهم الهداية لأقوى من لأقوم الطرب وأحسن السبل ولهذا حقيقة مثل هذه النصوص ينبغي أن يعتنى بها في التعليم ولا سيما من هن مقبلات على الزواج من أهم ما ينبغي أن تتعلمه المقبلة على الزواج أن تقف على هذه النصوص وعلى هذه الأدلة حتى تدخل حياتها الزوجية على بصيرة في الأمر عارفة بالحقوق وكان, وكان الأمر قديما يعلمنا عند إقبالهم على الزواج مثل هذه الضوابط ومثل هذه الأمور ولهذا العناية فيها في, في, في, في المرأة تعليماً وتوجيها وإرشاداً حتى تدخل هذا الباب بقصيرة ولا تعرض نفسها لسخط الله ولا تعرض نفسها لنعنة الملائكة ولا تعرض نفسها لعقوبة الله سبحانه وتعالى بل تكون قائمة بحقها مؤدية له على التمام سائلة الله سبحانه وتعالى الذي لا تؤدي الذي عليها وتسأل الله سبحانه وتعالى الذي لها وقال صلى الله عليه وسلم لا يعيد من رأة حتى الصوم وتوقع شاهد ولا تهدف في بيته إلا بإذن هو وهذا أيضا يدل على حق الزوج والصيام يحصل به امفناع ما يكون بين الزوجين فلا يخلها أن تصوم إلا بإذنه تستاذن أن تقول اليوم تأذن لي أن أصوم أو لا قيد قال نعم تصوم ولا خرج عليها أما أن تكون صائمة بغير إذنه ثم تتأبى منه بحجة الصيام لا يخلها لا لا, يحلها. لا, يحلها. لا يجوز يأرم عليها لا يحدث لمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه أما إذا كان غائباً فالأمر لا يحتاج لا لا لا, لا, الأمر لا يحتاج إلى استئذان لكن كان شاهدا موجوداً في البلد قد ياتي بعد لحقة أو بعد ساعة نحو ذلك فلا يحدث لها أن تصوم إلا بإذنه وكذلك فيما يتعلق بالبيت البيت بيته لا يحدث أن انت تستضيفه وان تدعو الى الا بيد ابن الزوج لان بيته وهو مكانه نعم وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت الله لامرت المراه والمراد بالسجود وانا سجود التحيه سجود التحيه يعني ان تسجد له تحيه له تحيها له ولكن عليه الصلاه والسلام يقول لو كنت عامرا احدا ان يسجد للاكاذب غير قريب الله لامرت المرا ان تسجد لزوجها ففالمعاذ السجود هنا سجود التحيه لا سجود العباده لان يقول ان المعاذ سجود العباده فيكون المعنى ماذا لو كنت احدا عامرا احدا ان يعبد احدا لامرته الما يقول النبي عليه الصلاه والسلام المراد هنا سجود التحيه ان تسجد له على وجه تحيه له على وجه التحيه له لكن هذا الامر لا يجوز و... و... و... ولو كان يعني مشروعا ل... ل... للامه لا امر النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبر في هذا الحديث المراه تسجد لزوجها وهذا يدل على ايضا حق الزوج ايضا حق الزوج وان الواجب على المراه أن تلقى زوجها بالإحترام بالأدل بالتقدير بالتحية حقه بلغ هذا القدر لو كنت آمرا أحدا أسلت لي أحد أمرت المرأة أن تسلت لزوجها فإذا كانت مطالبة بالإحترام والتوقير بدلات هذا الحديث فإن الواجب عليها أن تكون دائما هذا هذا هو الطريق والأسلوب الذي تلقى به زوجها تلقاه بالتحية بالاحترام بالتقدير بالانبساط بالصراحة الصجر بحسن الاستقبال هذا حق من حقوقه كما يدل عليه ويرشد إليه هذا الحديث قال الرحمة بن بنصد ذكى وكان النبي صلى الله عليه وسلم فقال <تصفيق> وقل إلينا نذب فإنكم جنبتك ونال ونارك انظري اين انت منه اي زوجتي اين انت منه هل انت منه امراه مطيعه سمره قائمه بالحقوق ام بخلاف ذلك في في في فيك النشوز فيك الاساءه فيك عدم الطواعيه اين انت منه اين انت منه فانه جنتك ونارك فإنه جنتك ونارك فبطاعته طاعته من, من أسباب تقول الجنة هو عصيان من أسباب العقوبة واللعنة والنار فإن أنت منه فإنه جنتك ونارك ولهذا جاء بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صامت المرأة, المرأة شهرها و وصلت فرضها وصلت أدت زكاة مالها وأطاعت بعدها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئك فقال فإنما هو جنتك ونارك يعني إذا كنت مطيعة قائمة بحقوقك ففلت الجنة وإذا كانت عاصية وناسز وليست قائمة من حقوق فهي عربة للعقوبة نعم وعن عبدالله بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضر الله من رأك لا تشكر بذوقنا ومنها تستغني عنك إسلام المرصدين أفضلهم نزلين قول في الحديث الذي مر فإن فإن فإنه جنة جنتك ونارتك هذا يدل على عظم حق الزوج فالمسألة ليست بالهينة المسألة جنة ونار ليست المسألة هينة وماذا يكون تقول بعض النساء إذا لم أستجر أو إذا لم أقعه لا المسألة جنة نار ليصد المسألة هينة فإنما هو جنة في ونار في والجنة لها طريقة في التعامل مع الزوج والنار أيضا لها طريقة في التعامل مع الزوج وقولا أين أنت من أن ينظر إلى الطريقة التي تكونين عليه مع ففي طريقة تكون سبباً لجنة وفي طريقة تكون سبباً للعفوضة والنار فالأمر ليس بالهيد والحديث الآخر قال لا ينظر الله لمرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه لا لا تشكر لزوجها شكر الزوج من شكر الله ولا يشكر الناس من لا يشكر الله لا يشكر الله من لا يشكر الناس ف إذا كانت المرأة بهذه الصفة لا لا تستاني عن الزوج ثم لا تشكره بل تكفر النعمة كما قالت الحديث الآخر إن كنا تكفرنا العشير تكفرنا العشير يعني المرأة تطول أئمتها وتتمنى أن يأتيها الزوج وكل يوم تنتظر ويا رب يا رب أنت يسفر للزوج ثم يكرمها الله عز وجل وهذا الزوج أيضا يحسن إليها ويكرمها وينفق عليها الطعام والشراب واللباس ثم إذا غاببت منه يوم الأيام نسيت طول الأيمة التي كانت فيها وانتظار الزوج ونسيت نفقة عليها من طعام وشراب وكساء إلى آخرة وقالت بملء فيها ما رأيتم منك خيرا قط ما رأيته منك حسنة هذا معنى إن كنا تفرنا العشير تطول أيمتها ويتتمنى أن يأتيها زوج يا رب أن ترزقني زوجا ثم يكرمها بزوج ثم ينفق عليها طعام شرام رداء مسكن إلى آخره ثم إذا نقص عليها حاجة أو طلبت شيئا تريد فلم يتيسر أو لم يتحق تقول هذه الكلمة بملئ فيها ما رأيته منك خيرا لم أرى منك حيرا منذ تزوجتك ما شفت الخير كلمات تقولها بعض أ أ أ أ تقولها بعض النساء فهذا الحديث فيه بيان خطورة هذا الأمر لا ينظر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه وهذا يدل على أن هذا الأمر امر عظيم ويقولوا آيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خارجت من بيت زوجنا دعانت المالكة حتى ترجعها على الغسوء وبذلك أحادي القدير خروج المرأة من بيت الزوج لا بد يكون بإذنه وهذا جزء من الذي على المرأة من الطواعية والقوامة للرجل فليس لها تخرج من بيته إلا بإذنه فإذا أدن تخرج إلا فإنه لا يحل لها والحديث الذي ساقه المصلف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكبير الثالث هو لا يوم لا قال موسى قال سب الله الذي تنزله آياتي والارحام قال تعالى ان اشاء الله لا شيء يكتب الليل انثرسوا في الارض الله واصبروا الكبيرة الثلاثة والأربعون باطع الرحم يعني الذي يقطع رحمه ولا يصل الرحم الذي امر أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل والرحم هو الذي يجمع يجمع الإنسان به رحم قرابة ووصلة الرحم أيضا تتباوج بحسب الأقرب فالأقرب مثل ما سبق معنا وأمك وأبات ثم أختك وأخات ثم أدنات أدنات فالرحم توصل ولا تقطع ويعتنى بالرحم بحسب الأقرب فالأقرب يعتنى بها بحسب الأقرب فالأقرب ويصلهم طاعة لله وتقربا له وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى وصيلة بما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل وفي صلة الرحم ثواب عظيم ومنافع كبيرة في الدنيا والآخرة وفي قطعة الرحم سر عظيم ووعيد شديد على فاعله في الدنيا والآخرة أورد أولا قول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بفتح المين والمعنى اتقوا الأرحام بصلتها وعدمه طا قطيعتها وليكن الواحد منكم واصلا لها هذا معنى قوله واتقوا الارحام واتقوا الارحام اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اي واتقوا الارحام بصله عدم القطيعه وبالقيام بحقوق الرحم وايضا قال الله تعالى فهل اسيتم ان تولي انت وليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وما ابصارهم ولعن يدل على ان الامر كبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل الجنه قاطع رحم او لا يدنا ناسر الجنه هذا دليل على أن الامر كبيره لأن الكبيره تعرف بامور منها القول بعدم دخول الجنه الجنه فقوله لا يدخل الجنه قاطع رحم هذا دليل على انه كبيره اتسبق الامر معنا معنى هذا الحديث معنا لا يدخل الجنه ليس ان النفي هنا لاصل الدخول نعم قال صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصل الرحمة شبههоб عنه أي أن صلة الرحم من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الله عز وجل من, من الإيمان به طاعته, طاعته فيما امر الله أمر بصلة الرحم واليوم الآخر هو يوم الجزاء والحسل الذي يصل الرحمة يجد الثواب العظيم والذي يقع رحم يجد الايقان كما كان يؤمن بالله رب اله مطاعا ويؤمن باليوم الاخر ان يوم حساب وعقاب ويجازى الناس فيه على اعمالهم فليسر رحم نعم وكان هو الحديث المسدد ان الله خلق الخلق حتى الى طلعهم مصار في رحم متقارع هذا النظام على اليد الجميل امرته ان ثم اورد هذا الحديث لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلقه قامت الرحم قامت وتكلمت الله عز وجل قدير على كل شيء ففناقشت بهذه الكلمات قالت هذا مقام العائد بك من القطيع يعني انا مستعيده بك من القطيع والعائد هو طالب العود طالب العود فهي قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة يعني استعادت الله سبحانه وتعالى من القطيعة أي قطيعة الرحم فقال نعم أي رب العالمين نعم يعني أعادها وقال لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطع فيه قالت بلى يعني رضيت بذلك فهذا فيه أن من وصل رحمه وصله الله من قطعها قطعه الله ما. صلى الله عليه وسلم من أحد أن يمسى ظلامه برده ويلسى ألمه بأهدنه فليصل رحمه قال من أحب أن يُبسَطَ له في رزقه وينسأ له في آذره فليصفر برحمه فيه أن صلة الرحم من أسباب بصف الرزق يعني ساعته والبركة فيه ومن أسباب أن يُنسى للإنسان في أجله يعني يطور له في أجله بأن يبارك له في حياته وفي عمره فالحديث أفاد أن صلة الرحم من أسباب البركة في الرزق وأسباب البركة في العمر نعم فقال صلى الله عليه وسلم اهلا بالعنش تقول من وصلني وصله الله ومن الله وذلك قلت قال قول رحم هنا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطع الله وهو مبني على إخبار الله لها بذلك على ما ترضين بكذا؟ قالت بلى فصارت هي تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله لأن الله عز وجل قال أما ترضين بهذا قالت بلى فصارت بعد ذلك تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله وفي لفظ يقول الله من وصلها وصلت ومن قطعها بتقته أي قطعته وقال الله تعالى وَلَذِينَ يُنْفُضُونَ عِنْ أُرْلَاهِ مُنْ جَدِينَ فَأَمَرَنَا رَبُّنَا ما أمر الله به ان يوصل هو الشاهد للآيه لهذه الكبيره ومن امر الله به أن يوصل الرحم وجاتنا نصوص كثيره في الكتاب والسنه فمن قطع هذا الذي امر الله به ان يوصل تعرض لللعنه كما في تمام الآية أولئك لهم اللعنة نعم وقال محمد بن عبدالله النبي سلامت عنه رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال قول الله أن الرحمن من الرحم فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعه وهو بمعنى ما ويدل على مكانة الرحم وأن وصل رحمه وصل الله ومن قطعها قطعه الله فنقول من فضع رحمه وفضعه ومليه ومعه وله فلا بفضعه من الجبائل وفي المال والحمر وهذا بيان من المصنف لبعض معاني قطيعة الرحم فمن ذلك أن يكون الرجل غنيا وسع الله سبحانه وتعالى عليه بالمال فيبطع رحمه الفقراء يبطع رحمه الفقراء يعني لا يحسن إليهم ولا يتصدق عليهم ولا ينفق عليه من, ماله من من هذا المال الذي وسع الله عليه فيه فهذا من قضيعة الرحم يغنيه الله ويوسع عليه في المال ولا يبالي بالعوز السديد والفقرة السديد والحاجة السديدة التي عليها خرابة بل بعض الناس ربما أن أخاها القريبة وأختها القريبة تبيت الليالي لا تجد طعاما تأكله أو لباسا أو لا تجد بيتا تاوي فيه ويكون عنده مال واسع جدا وتراء ولكنه سهيح لا ينفر ولو تفكر في هذا الأمر لو كان مقامها هي الغنية والفقير لما رضيها لذلك منها لكنه في غفلة المال وفي غفلة الثراء لم يبالي بهذا الأمر. وإلا لو تبكر قليلا وقال له أن هذا المال عندها هل أرضى لنفسي هذه المعاملة؟ يدرك بهذه الطريقة خطأ نفسه وشناعة ما هو عليه لكنه في غفلة المال وفي غفلة الترى يكون بهذه الصفة وكذلك من أنواع القطيعة ملاقات القرابة بالجفاء والإهمال والحمق يعني فضابة وغلضة وكلمات سيئة وقلة أدب وسوم معاملة هذا أيضا من القطيع هذا من القطيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوا أبحانكم ورحم السلام يعني أن باب صلة الرحم واسع ومن أقل ما يكون في هذا الباب السلام أن يركي السلام يقول الرحم حتى تبقى الرحم طريئة حتى تبقى الرحم طرية وتبقى الصلة قائمة ولا تكون الوحش بين الأرحام والقطيع فتبلبل ولو بالسلام يعني بين الفين والأخرى يلقي السلام عليهم حتى تبقى الصلة ويبقى التواصل فضلوا أرحامك ولو بالسلام و والسلام هو أقل ما يكون ومع السلام يعني الذي ينبع الإنسان الذي يجتهد في حسن الكلام وطيب المعاملة وحسن التودد ومداومة الصلة والبعد عن الأذى والتعاون والمساعدة إلى غير ذلك مما تقتضيه الصلة الكبير والمعبعة والأفعون المصور في الفيان والفريطان ونحو إلالي قال المبي صلى الله عليه وسلم يصور صورة كل لنه مخفي أطول وليس لنه التصوير من الكبائر التصوير من الكبائر موجبات سخط الله وحلول اللعنة وقد ورج دين نصوص كثيرة في الوعيد عليه والتهديد على فعله سواء صور الإنسان في ورقة أو صور على حالة أو في ثوب أو غير ذلك فهذا العمل هو من كبائر الذنوب وقد جاءت رصوص كثيرة في التهديد والوعيد للمصورين والتصوير والبناء على القبور هم هما في قديم الزمان وحديثه أعظم أسباب الشرك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي عندما بعثه قال لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشيدا إلا, إلا سويتك فالبناء على القبور والتصوير هذا أعظم أسباب الشرك في قديم الزمان وحديثة ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة أم سلمة لما ذكرت ما رأت في الكنيسة التي رأتها في الحبشة قال أولئك شرار القلب إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبله مسجدا واتخذوا له صورا فاتخاذ الصور وكذلك البناء على القبور والقباب على القبور ونحو ذلك هذا من من أعظم أسباب الشرك في قديم الزمان وحديثه وأورد المصنب بعض النصوص في من هذه الكبيرة قال من صور صورة كلك أن ينفق فيها الرؤ일 وليس بنافق يعني كل صورة صورها يطلب منه يوم القيامة أن ينفق فيها الرؤيل يقال لهم أحيوا ما قلقتم يعني أنت صورت هذه الصورة فأحيها أنفق فيها الرؤيل وليس بنافق فيعدى بيوم القيامة بكل صورة صورها كانت 10 او كانت 100 او كانت 1000 ألف او 2000 كل مزاده الصور ازداد العذاب وقال النبي صلى الناس عذابا الأشدية القيامه هنا انما ان تكون مطلقة تتبون هذا الوعيد في حق من صور الشرك يعني قصدا للشرك لان تعبد من دون الله وان تكون اصنام تعبد من دون الله او تكون الاسديه هنا نسبيه اي بالنسبه للذنوبه والمعاصي التي مثل هذه المعصيه اشد الناس عذابا في التبائر التي دون الشرك المصورين إلا إذا قصد بالتصوير الذي هو تصويرها للتعاون على الشرك وإقامة الشرك فهذه الأشدية مطلقة قال شد الناس عذابا يوم القيامة مصورون يقال لهم أي يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وهذا هو معنى قولا يؤمر أو يكلف أن ينفق فيها الروح يقال له أحيي ما خلقت يعني أحيي ما صورت ثم يعلق بكل صورة صورها نعم وقام تعالى في قرانه مجددا قائلا قد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سدره من النير الله وحده لا تشكوا ان لا شهادة ثم ورد هذا الحديث في ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت غجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بكرام الكرام الستر الرقيب يعني الخفيف والسهوة قسم من البيت قسم من البيت من فوائد الحديث أن المرأة ينبغي لها أن تهيئ البيت من فؤاد الحديث أن المرأة ينبغي أن تهيئ البيت وخاصة إذا كان الزوج قادم من سفر ولهذا أيضا نهي أن يطرق الزوج بيته ليلا قال حتى تستحد تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة يعني تتهيئ تتهيئ في نفسها وانت تتهيئ أيضا في بيتها تهيئ البيت وتهيئ نفسها له فهذا من قوائد الحديث قال قالت نعم قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سغر وقد سكرت سهوة لي بقرامة فيه تماثي يعني تهيأت هيأت البيت مناسبة مقدم النبي عليه الصلاة والسلام يعني أدخلت على البيت شيئا من التحسين أو نحو ذلك فهدك هو تلوى الوجه لأنه كان فيه تماثي صوره كان فيه تماثيل أي فيه صور تتلول وجهه يعني تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وهتكه أي قطعه وقال أشد الناس عذابا عند الله الذين يراهون بخلق الله الذين يراهون بخلق الله وأيضا هنا يمكن نستفيد فائدة في المعنى السابق في قولة أشد الناس عذابا إذا كان صور قاصدا المضاهات إذا صور قاصدا المضاهات فهو الأشدية على الإطلاق أو صور قاصدا الشرك وعبادة غير الله فالأشدية على الإطلاق أما إذا كان تصوير تصوير لأغراض أخرى دون ذلك فالأشدية هنا أي بالنسبة للبنوك والكبائر التي دون أشد فلا يتخون من كان كذلك أشد عذابا من المشرك نعم فالمسألة فيها تقصير بحسب هذه المعاني نعم وفي سلم في إسناد المجيب يخرج عمره من الآن ويقول إني وكرت بكل مباعي عباري لأنا أخر وبكل جبال العزيزي وبالمصورين صحيح ومتلقين ثم ذكر هذا الحديث الوعيد للمصورين أنه يوم القيامة يخرج عنق من النار يعني جانب طويل من النار فيقول إني وكنت بكل من دعى مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين يعني بهؤلاء الثلاثة المشدق والجبار المتكبر والمصور فهذا العنق وكل بهؤلاء يعني أن يعذبهم وأن يكون, يعني وأن يكون به تعليم هؤلاء وهذا العنوء من النار يتكلم بهذه الكلمات حقيقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقال صلى الله عليه وسلم الذين يسمعون هذه الصورة <تصفيق> وهذا دليل على أنه كبير هذا دليل على أن هذا الأمر كبير أن المصورون الذين يصنعون الصور يعدبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وما هم بقادرين على ذلك فيعدبون بكل صورة صوروها نعم وقال معكس رضي الله تعالى سمعت رسول الله برسول الله عليه وسلم ما يقوله وكل مصور في النار جعل له بكل صورة يصورها نفسا فتعذبه في جهنم انتبقوا عليكم وهذا بمعنى ما سبق ويدل على فطورة التصوير أن كل مصورا في النار كل كل مصورا في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم يعني نفس الصورة التي صورها يجعل الله بها نفسا وتكون من وسائل التي يعدب بها في النار وكلما زاد عدد الصور التي صورها زاد عدد هذه الأنفس التي يعدب بها في نار جهنم والعياذ بالله وقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار يجعل الإنسان يحتاط لنفسه في بات التصوير غاية الاحتياطة ولا يستهيل ولا يفتح على نفسه باب الرخص هذه ليست بصورة وهذه ليست بكذا ويبدأ يدخل على, يدخل على نفسه بباب التسامل والتهاون والاستهانة بالأمر والتهويم الشأنة فالأمر ليس بالهيئة حقوبات شديدة والحقوبات مغلبة ووعيد شديد فيجب على الإنسان أنه يختاط لنفسه في البعد عن ذلك ولا يفعل شيئا إلا إذا كان هناك ضرورة ضرورة ملحة تقتضي ذلك فإنه يفعله وهو كاله ليس راغبا ولا محبا ولا مشرحة الصدر وإنما يفعله كارها للضرورة التي يعني التجأ أو ألجأته إلى الصورة على كل مصورك النار نعم وقال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل من حاول فينا ان لا يخلق خلقا خلويا ان يخلق مذهن يخلق شعيره يخلق ذروعه يستفق ناريه وهذا فيه وصف هؤلاء بالظلم وانهم اسد الناس ظلما الذي يذهب ويخلق خلقا خلق الله يعني نضع صوره يراه بها خالق الله وهؤلاء يقال لهم يوم القيامة أخلقوا حبة أخلقوا شعيرة أخلقوا ذرة فما هم بخالقين ولهذا يعذبون يوم القيامة بكل صورة صوروها وصحى وصلى الله عليه وسلم وقال لعن الله المصر ولعن يدل على أن الأمر كبير نركبها وقال لعن الله قالوا <تصفيق> ان ثم اورد المصنف رحمه الله الله ثم اورد المصنف الله هذه الكبيره عن النمام واورد قول الله تعالى ولا تقع كل حداث المهين هل ناز المشان بنميم والنمام هو الذي يمشي بين الناس بالقاله القالة بين الناس على وجه الإفساد والوقيعة بينهم وإيجاد العداوات والنمام مفسد يفسد بين الزوجين ويفسد بين الأخوين ويفسد بين الأقارب ويفسد في المجتمعات والفساد الذي يترتب على النمام فساد عريض حتى قال بعض العلماء وإحياء نبي كدير اليمامي قال يفسد النمام في ساعة ما لا يقصده الساحر في سنة فالنمام لفطورة مالعة والواجب أن يبتقى النمام وأن تبتقى النميمة فلا يكون الإنسان نماما ولا يكون الإنسان أيضا قابلا للنميمة بحيث أنه تؤثر فيه فينشأ الفساد وهذا المعنى واضح في ولا وَلَا تُطْعْ كُلَّ حَلَّاكُ الْمَنِيمِ هَمَّازِ الْمَشَّاءِ بِنَّمِيمِ لا تطع أن المشّاء بالنميم لا تسمع له لأنك إذا عطيته سمعك وارخيت له سمعك أفسد العلاقات التي بينك وبين إخوانك فأنت منهي عن طاعته وعن السماع له لأن السماع له الطاعة تأهيل توجد الفساد توجد الفساد والنميمة من الكبائل النميمة من الكبائل نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام مفترض لا يدخل الجنة نمام أي من يمشي بالنميمة بين الناس مفسدا على قادهم هذا لا يدخل الجنة والمراد بالدخول نفي الدخول ليس نفيا لأصله وإنما لا نفي لكمال الدخول الذي هو الدخول الاوليا او الدخول المنازل العاليه والرتب العاليه في الجنه وان ان النبيبه ليست مانعه من ان اصل الدخول فهو كبيرة فاذا كان انما موحدا ففان ما اده الى الجنة. نعم اللهم صل وسلم السلام والنظرين فقال من الرحمات ومن الرحمات للجديد الكلام كان لا يشكو الكلام على هذا الحديث عند كبيرة عدم الاستنزاه من البول وقال النبي صلى الله عليه وسلم تيلونشوار الناس ذروه الخير هو الذي ذا الوجهين هو ووجها يتظاهر به بالنسبه وجه اخر وهو حقيقه المراد ومقصده الافساد فف ذا الوجهين وهو من شرار الناس هو من شراب الناس ويدل على خطورة النميمه على خطورة النبيله وهو بين الناس نعم من من يوم يوم في يوم يوم هذا في سنده كلام لكن المعنى حق وهذا الذي ينبغي ان يكون بين المسلمين ما ينبغي أن يجب على الانسان عن أصحابه بشيء يعني يؤثر على العلاقة يؤثر على العلاقة حتى لو زلت إنسان اتجاه صاحبه بكلمة فنقلها لصاحبه ليس فيه خير وليس فيه فائدة بل هو يوجد العداء والبغضة وبعض الناس ينقل ما يسمع ويزيد عليه أو يعرضه بعرض يعني يجعل له وقع في النفس فمثلا تكون صدرت من شخص في جاه أخا له كلمة جاءت هكذا عرضا ولم يلقي لها بالا ولا كان قاصدا لا وإنما صدرت مثل ما يعبر الآن عفوية وفسمعها هذا النمام فأقام عليها يعني مثل ما يقولون أقام من الحبة فقام عليها بنا كبير جدا فذهب إلى صاحبه وقالنا اليوم والله العظيم الذي لا إله إلاه بإذن سمعت زميلك وصاحبك والذي يدعي أنه صديقك ويدعي أنه معك وسمعتك أذني يتكلم فيك بكلام شنيع وكلام سيء ويضع عليها كلام طويل جدا والقلاصة أن كلمة خرجت يعني ما كانت مقصودة وكانت خرجت هكذا لكن بنا بناء ويعطي أيمان وقسم وأنا والله لك ناصب وعليك مشفر والله ما أردت لك إلا خير وحتى تعرف يعني مكانة هذا الشخص وكيف شأنه ويعطيه محاضرة طويلة والنتيجة أن العداوة تنشأ وهذا عمل النمان عداوة بين هذا وذات والآخر والثاني ولا يتقر عينه ولا يقمع قلبه ولا يسعد إلا إذا نشبت العداوة جناشهت العدا وراها نارها تتأجج عيد عند, عند اي يجد قل بالله هذا لا يطاع ولا يستمع لك ويوقف عن المواصله في الحديث وما هو يقلن العيش الثمر الان لما تقول لي هذا كان ايش التمر ايش شرطه ما له يكون قال وايش الفائده كان قلت هذا انا اعقوت عنه ان كان قال ذلك هذه تركت في وتجعله يتوفر لكن إذا وجد الآذام مرخاة له كل من ذهب إليه يسمع فإنشى الفساد العريض ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر هو من النميمة وأن يحذر أيضا من السماع النمامي ولا يفتح لهم البجاء أول ما يبدأ بمحاضرته يبقعها عليه أول ما يبدأ بالمحاضرة أول ما يستشف من كلامه أنه يريد كلاما من هذا القبيل يقول لها لحظه ويدخل في موضوع اخر مفيد نعم وان كان قد قالت قوم كثيرا ان صاحبنا لا يستريك من اداب القبر لا يستريك من اداب القبر الحديث مر معنا قريبا بهذا المعنى ولا موضوع عن مجاهد في امد كانت تشير الى هذا قيل من مغير في معنى قول حماله الحطب يعني انها كانت تحمل النميمه وتسعى بها لكن كانت تحمل يعني النميمه هي شر ما شر النميمه يعني النميمه بين الناس تصد عن النبي عليه الصلاه والسلام الدعوه ودعوه فكانت تحمل شر نميمة والنميمة تبلغ أوجة فسادها وأعلى و و و وذرة فسادها عندما تكون صد عن الدين وعن الدعاة للدين وعن العلماء فهذه أخطر ما يكون عندما تكون بهذه الرتبة صد عن العلماء وصد عن دعاة الهدى ودعاة السنة ودعاة الحق فهذه أشد ما يكون وهي أضر منه النميمه الذي يقاع بين المتحابين والمتاقين نعم كتبه في صحيحه كما قال عمر النياح هو الباطل قال النبي صلى الله عليه وسلم فان هما الدنيا سكت قطع بالنساء النياح فعلتين بروح مستن النياح بروح الصوت بالبكاء وأن نظم الخدود وكذلك شق الجيوب عندما تحل من الانسان هذا من اعمال الجاهليه من اعمال الجاهليه من اعمالهم نظم الخدود وشق الجيوب والصياف فف هذه من اعمال الجاهليه وهو من التبائر وقد جاءت نصوص كثيرة جدا تدل على أن هذا العمل من التبائر وهو وانه من اعمال الجاهليه منها هذا الحديث الذي بدأ به المصنف إثنتان أي فصلتان هما بالناس كفر والمراد بالكفر هنا أي كفر دون الكفر ليس بالكفر الناقل لنا النلة لكن وصفه بأنه كفر دليل على أنه من كبائر الذنوب الطعن في النسب أي الوقيعة في أنساب الناس بغيا وعدوانا والنياحة على الميتين ان النياحه رفع الصوت بالبكاء والعويل فهذا من اعمال الجاهليه وهو كفر نعم في الحديث وهذا دليل على ان النياحه كبيره وخصة المراه بالنكد هنا لا لأن الحكم مختصا بالنساء وإنما لأن هذا الغالب وجود في النساء فلهذا قصت بالذكر وإلا الحكم للفتال والنساء وقولها النائحة إذا لم تتوق يعني إذا حصل من المرأة نياحة ثم تابت ونابت ورجعت من تاب, تاب الله عليه إذا استوفر شروط التوبة بالندم والإقلاع وعدم العودة فكيفما تابتها تاب الله عليه ولهذا قال اذا لم تكتم اما اذا ماكت على على هذه الكذبه فانها والعياذ بالله تقام يوم قيامه عليها سربال من قطران وجرب من جرد والقطران هو المقاص المداد والجرب معروف فتقام يوم قيامه وهي على هذه الصفه ادت وتعذب بذلك جزاءا لهذه النياحه التي كانت منها قال سبحانه الله عليه وسلم ليس من أنهم ضرب وشق الجيوب ودعوة الجاهلية قوله ليس مننا يعني أهل الإيمان الواجب المحققين لما وجب عليهم من الإيمان ليس مننا من لقم ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية ودعوة الجاهلية في مثل المصيبة التسقط ورفع السخوت بالبكاء وعدم الرضا بالقضاء ونخوى ذلك من الأمور التي قد تصبر منهم فيقول عليه الصلاة والسلام ليس مننا من فعل هذه الأمور عند المصيبة نعم وطالب صلى الله عليه وسلم إن المجل في العزة والطيطان الذي يزينا نزينا عليك قوله إن الميت لا يعدى في قبره بما نيح عليه هذا لا يتنافى مع قوله تعالى ولا تزر وزرة وزرة أخرى لأن إذا كان هذا الأمر بإطراره أو بوصية منه وربي بذلك وحبه ورب أهله وولده عليه لأنه يعذب لأنه سبب في ذلك أما إذا كان لا يرضى ذلك أو أوصى بأنه وكان بعض السلف يوصي يكتب في وصيته يكتب في وصيته آآ آآ آآ أنني لا أرضى وأبرأ إلى الله آآ آآ أن يناح عليه أو أن يشقى علي ثوباً أو أن يضرب خداً بعضهم كان يكتب في وصيته ذلك فإذا كان لا يرمى ذلك ولا يقربه وينهى عنه ويحذر منه فلا يضر بكاؤه لكن إذا كان يقر ذلك أو ربهم عليه أو مثلا أوصاهم به قال إذا إن أنا ميت فلا تتركوا النياح أو يفعلوا كذا أو يفعلوا كذا وهذا من أصلة وهذا هذا يعذب بمكاء أهله أما إذا كان لا يقر ذلك ولا لا يرضاه وينهى عنه أو نحو ذلك هذا لا يضره كما قال تعالى ولا تزر وازره وزر امرئ نعم هذا كله برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة التي ترفع صوتها بالبكار والعويد والخالقه التي تحلق شعرها أو تمزق شعرها وتقطع شعرها عند المصيبه وهذا يحصل من النساء النساء الجاهلية ومن بهن جاهلية يحصل منهن هذا عند المصيبة تمسك بشعر رأسها وتمزقها وتقطعها وأيضا تمسك بثيابها الشاقة يعني التي تشب ثوبها تشب ثوبها وتقطعها وتمزقها وأيضا تضرب خدها وجسمها بيدها ففي كل هذه الأعمال من اعمال الجاهليه والنبي صلى الله عليه وسلم برئ منها برئ منها وكل مسلم ينبغي ويجب عليه أن يبرئ من هذه الامور والا يرضاها وان يغذرها ينبغى في اذهانها وان, وأن يحذر منها وان يبين حرمتها نعم في الثلاثه الثلاثه نعم الكبر السابعه تروعوا واعرفوا الاشياء الطعن في النسب كبيرة من الكبائب لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده كفرا لهذا قال المصنف صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد ذلك كفرا وأورد على ذلك الحديث نعم. فقد يتم تعميله بالقول قولا غير مروم الذين قالوا سعاده ان الصغير على الناس سواء في ثم ذكرت كبيره البغي وهي الاستطاله على الناس ومجاوزه الحد والتعدي عليهم سواء في اعرابهم او اموالهم او او انفسهم دماءهم فالبغي كبيره ومحرم وأورد عليه بعض الأدلة منها قوله هو يبغون في الأرض بغير الحق فهذا من كبائر الاتم قال لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم فهذا دليل على أنه كبير وقوله يبغون يعني سواء كان أو أن هذا شامل يبغون شامل للبري في في في على الناس في أموالهم أو في أعراضهم اوكي في ودماءهم نعم ثم ذكر هذا الحديث وفيه التحرير من البغي وذكر العلاج الذي تكون به السلامه منه وهو علاج ناجع ودواء نافع أن تواضعوا التواضع الذي يسمى به الإنسان من البغي والعدوان قال عليه الصلاة والسلام إن الله أمو لي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفر أحد على أحد وهذا دليل على أن الإنسان إذا خرج من حد التواضع جره ذلك إلى البغي وإلى الفخر والخيلة فعدم تواضعه يجرعه على البغي على الناس والتعدي على حقوقهم واموالهم واعراضهم ويرى ان الاموال التي عندهم هي حق لهم ليس ليس اهل لها وليست بحق لهم هي البغي عن التواضع يفضي بأمور منكره وشرائع كبيره جدا ولهذا التواضع دواء نافع ومفيد للإنسان مفيد له في دينه وعبادته لله ومفيد له أيضا في تعامله مع الناس وهذا فيه خطورة البغي حتى ولو من الجمادات لو بغى جبل على جبل لا جعل الله من الباغي منه دكلا اي ان الباغي معرض لعقوبه الله عز وجل وسحقه ومقتله وقال صومره من الخائف احذر الى ان الله وستحمي من عقوبه وهذا في خطوره البغي وخطورة أيضا قطيعة الرحم وهي كبيرة المرت وأنه غلب يعني يخشى على صاحبه أن تبادره عقوبة الله وأن تعجل له العقوبة في الدنيا مع أيضا ادخره الله له عقوبة يوم قيامة تجمع له العقوبتان العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية وقال المعامل من عبد المستعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال قال المسيور قال المعامل من عبد الرحاوي يا رسل الله الوكير من الجمال من أجترى ونحبه أحد يفوق ويفوق مني بالشرات أنت ذلك من الضغي قال ليس ذلك من الضغي <تسجل> وهذا من الأدلة على فرص الصحابة على الخير رضي الله عنه ما أرضاه من شدة وراعهم واختياطهم من فهذا الصحابة رضي الله عنه كان جميلا وكان أيضا يحب يكون مضاره جميلا في لباسه وفي وفي هيئته ولكنه أراد أن يطمئن لنفسه هل هذا نوع من البغي والتعدي والتطاول أو أنه ليس بكذلك وهذا من حرص الصحابة هذا من حرص الصحابة وكمال رغبتهم بالخير وبعدهم عن الشر فجاء الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله قد أعطيت من الجمال ما ترى قد أعطيت من الجمال ما ترى وما أحب أحدا يفوقني بشراكه يعني من حيث مغهره وهيئته ورباسه يعني يحب أن يكون مغهره طيب ومغهره حسن وما يحب يعني أن يفوق أحد في هذا قال أفذت من البغي يعني على الناس هل أكون بغي وارتكبت البغي الذي حرمه الله وجاء عليه الوعيد هل, هل انا من, من هؤلاء قال ليس ذاك من البغي ليس لكن البغي ثم بين البغي قال ولكن البغي بطر الحق أو قال سفه الحق وغمط الناس فمن كان بهذا السفة فهو باغي يرد الحق لا يقبله وأيضا يؤذي الناس بالسفة وغمص أو غمط الحقوق نعم نعم قال اني بسم الله الرحمن الرحيم اذا دخلت في النار بلاد يطهرها ولا يتوجب ان تاكل الشاشه تزور عليك حتى في بهيمه الانعام الابيمه تبع الانعام تعامل والحيوانات تعامل بالرحمه ولا تعامل بالبغي والاذيه فهو محرم والبغي معرض صاحبه للعقوبه ولو كان في حيوان لو كان باغيه في حيوان فهذه امراه دخلت النار في الره دخلت النار في الره لان باغت على هذه الثقه حبستها في حجرة في دارها هي اطعمتها عندما حبستها ولا هي ايضا تركتها مرسله تاكل من حشائش الارض يعني من الحشرات التي في الأرض فبغت يعني عاملت هذه الهرة بالبغي فدخلت النار بسبب ذلك فالبغي مهرم ليس البغي على الناس بل حتى البغي على الحيوانات والحيوانات تعامل بالرفق وبالرحمة وبالإحسان ومن بغى, بغى ولو على حيوان تعرض للعقوبة وبالمقابل معاملة الحيوان بالرفق سبب الرحمه مثل ما جاء في قصه المراه البغي التي دخلت الجنه بكل وجدت كلبا يا يا اشتد بها الضنى والعض فرحمته ونزلت بيد وملكت خفها ماء وامسكت بخفها بيد بيد بخفها لثمرها واخرجت وسقت هذا الكلب سقط هذا الكلب فغفر لها ابن القيم رحمه الله نبع في هذا الحديث على تنبيه فريد جدا كثير من الناس يقرأ الحديث ولا ينتبه له قال يدل هذا الحديث على عظم حسنة التوحيد هل أنت بختم لهذه القائدة وأن تتبرون الحديث قال هذا يدل على حسنة التوحيد لأن هذه المرأة قامت بهذا العمل الشاق العظيم تريد ثواب الله مخلصة لم تفعله لأن لأ يراها كلان ويمدحها أو يراها علان ويثني عليها ويقول إنها فعلت لا ما فيه إلا هي والكل فقامت بقلبها رحمة وشفقة ونزلت للبئر وقامت بهذا العمل الشاق المبني تريد ثواب الله قامت به مخلصة موحدة ترجو به ثواب الله هذه حسنة التوعيد وإلا لو قامت بهذا العمل واو اشد من واسق من ويريد ثناء أحد عليها وتريد مدح الناس لها لم تريد وجه الله لا لا لا لا لا تذكر الذنوب هذه لان الله عز وجل لا يقبل من العمل الا خالص فهذه فائده عظيمه وجليله نبه عليها الفقيه قال هذا يدل على عظم مقام التوحيد و أيضا فائدته وإلا لو كانت هذه المرأة قامت بهذا وأمثاله وأكثر منه لا تبتغي به وجه الله لم تكن مخلصة به لله وإنما للبياء والسمعة ولمدح الناس ونحو ذلك لا يكون هذا سببا للغفران فهذا فيه دلالة على عظم مكانة حسنة التوحيد ومن يأتي لي بهذه الفائدة من كتابه من القيم له عندي جائزة وpara ابو محمود كنت قبل اقول ان الجائزه لاول اتى ليست بكم لاتى بالجائزه لاول اتى من ياتيني بجائزها كيف ان بالبيت عند رشيد أو أو اول ما وهدية كتاب أصباب زيادة الإيمان ونقصانة كتاب زيادة الإيمان ونقصانة المجلد فقبعة جديدة لأول آتم وإذا جاء اثنين معا ليقدم أولا الكتاب عطيم يقول الأخ بالهاتف يكفي لا يكفي أول آتم حتى يعطيني فائدة وعطيها الكتاب قال الرحمن لا احد يخرج شجاع وقال ابن عمر رضي الله عنه قال اننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتخذ شيئا في ذو الروى والله وهذا من البغي والعياذ بالله ان يتخذ شيء فيها فيه الروح فرضا يعني هدف للرمي مثل ان ياتي انسان بطير ويتعلم عليه الرمي او اصابه يعني لا لا يريده لياكله او يطعمه وانما يجعل غرضا للرمي فهذا من البغي هذا من البغي ولهذا قال عليه الصلاه والسلام دعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتخذ شيئا فيها غرضا يعني غرضا له ل للرمي ولإصابة هدف فهذا والعياذ بالله من البغي نعم وقال أبنى سعود كنت أطلق أولاني في الصوت وسمعك صوتا من خلبي لأنها لا نسعود فلم أدخل الصوت من الخطط فلم أدخل مني رسول الله يسمى الله عدم وسلم فإذا هو ينبوز ان الله افضل عليك ممن علي فقلت لنعرض لك كلمه تغبك فيردكم فشف صوت ملائكه من ايتات وفي روايه تقول يا رسول الله هو حق لرب الله تعالى قال انك قال انك لن تلو تستعد هذا الحديث فيه رغبة الصحابة في الخير وصرعة استجابتهم للرسول عليه الصلاة والسلام وكنت اكترحت على بعض الأخوة وأذكر أن أحدهم قطع في هذا البحث شوضا كثيرا أن, ان تجمع الأحاديث التي من هذا القبيل وتكون تحت عنوان سرعة استجابة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا فيه نماذج كثيرة وفيها تربية لأن الإنسان وتأديد له بعض الناس يذكر الله الحديث فيبدأ يتعلم ويحاول أن يوجد المخارج والاحتمالات وربما ولعل وهكذا أما الصحابة رضي الله عنهم فهذه مستجابة عجيبة وسريعة جدا لما يأتيهم من توجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه هذا نموذج ابن مسعود رضي الله عنه كان عنده غلام وقد أغضبه فاشتد غضب عليه فأخذ صوتا وأخذ يضربه أخذ يضربه وهم غضب حتى إنه لما ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام ما فهم الصوت من الغضب الذي كان عليه ولهذا يقول فلم أفهم الصوت من الغضب وهذا يدلنا على أن الغضب يؤثر على على الإنسان يؤثر عليه في كلامه في فهمه في استيعابه في أيضا تقديره للأمور ووزنه للأشياء ولهذا أمر من غضب أن يسكت وأن يعني أن يسكت فلا يتكلمه وأن يجلس فلا يباشر عملا وقت الغضب يقف لسانه ويقف جوارحه حتى يسكن الغضب أما كف اللسان ففي قوله إذا غضب أحدكم فليه يسكن وأما كف الجوارك ففي قوله إذا غضب أحدكم فليجلس فإن سكن غضبه وإلا فليطجع الشيطان يجي هنا في المقام يقول يغضب كتنا فالطجع وين هو الجولة واو و, و, و ما يقع واو و, و ما يقع قلت اقعد واو لا وا من ذلك تتقجع ايضا وين رجولتك وين شهامتك وين فق حتى يجعلك يا يفعل ولهذا الشيطان من اعظم من اعظم الفرص انسان في وقت الغضب ولهذا أمر الغضبان أن يكف عن الأمرين معا عن الكلام وعن الفعل أما عن قال إذا غضب أحدكم فليسقط وأما عن امتعل إذا غضب أحدكم فليجلس فيسكن غضبه وإلا فليطجع لأن لا تباشر شيئا وضت غليان الغضب لأن كلامك حركاتك تفكيرك عقلك كلها غير موزولة وضت الغضب فأنت تنتظر دقيقة دقيقتين ثلاث إذا ضرد الغضب قم وتكلم وقت الغضب ما يمكن أن تقول يا أخي الكريم أنت أخطأت علي ما تقول هذا وقت الغضب هذا الكلام المعتدل لهذه ما يمكن أن يخرج يخرج سب يخرج شتم يخرج كلام غريب فإذا جلست وسكت إلى أن يذهب الغضب تجدك تستطيع أن تتكلم كلاما معتدلا ولهذا الإنسان مأمور وقت الغضب أن يمتنع عن الحديث ويمتنع عن مباشرة العمل لأن أي حديث وأي عمل سيكون غير معتدل ولن يكون منزون ابن مسعود يقول فلما دنى مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أقدر عليك منك عليه وهذه أيضا فائدة وفيها تربية الإنسان يعني إذا وجد نفسه متجهة للإنسان بضرب أو نحو ذلك أو, أو شدة يتذكر قدرة الله عليه يعني إذا كنت أنت قادر على هذا فتذكر قدرة الله عليه وقد يسلط الله عليك من هو أقوى منه ومن هو أشد منك وفي الأمثال قديما يقولون إذا كنت ريحا فقد لقيت عصارا يعني قد يتسلط عليك من هو أشد منك فلا تستعمل قوتك وشدتك و و و فذ بذ قسوى بعد ان الله اقدر عليك منه فقلت لا اضرب مملوكا لي بعدها ابدا ذاهب ليس سرعه لا اضرب مملوكا لي بعدها ابدا هذه واحده والثانيه سقط الصوت من هيبه الرسول من هيبه سقط من يد الصوت هذا من كمال آ... ادب و... وحسن آ... إيمانا رضي الله عنه وارضاه وفي رواية هو حر لولس الله أيضا هذا من الأشياء التي هي آتاق مباركة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما إنك لو لم تفعل للفحتك النار هذا يدل على أن الأمر كبير وعظيم الذي هو البغي على المملوك بشدة الضرب نعم وقال صلى الله عليه وسلم الله أبونا مثله حتى لم يأتي أول الله ما يستعيد الكفار لن يعتقه هوه مصر إذا،, إذا ضربه أو لطمه فله العقوبة على ذلك ولهذه العقوبة كفار أن يعتقه نعم. وقال نبي الله عليه وسلم إن الله يعطيه الذين يعطيهون الناس بالدنيا هوه مصر وهذا خطورة البغي الذي يعذب الناس ويؤذي الناس ويتسلط على الناس ويستطيل على الناس ويعذبه الله جل وعلا على الناس يقول وهذا من البغي واسم الحيوان في وجه غير هذا له فهذا من البغي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من وسمه لعن رسول الله عليه وسلم ومكسير ومكسير البغي ولو كان على انسان كافر ايضا حرام وكبير من الكبائر ولذا جاء فيه هذا الوعيد قال لم يجد رائحة الجنة والمعاهد إنسان كافر بين المسلمين وبينه عند فمن قتله فهذا بغي هذا بغي فالبغي محرم ولو كان المبغي عليه كافرا وفي هذا الوعيد ما الكبير للناس يعانون أفعلون الموضوع بالسير والتنبير والتنبير بالنباية قال الله تعالى ولا تحسدوا بين ما أعطى الله من الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ظلم نفسه ثم ذكر هاتين الكبيرتين الخروج بالسيف يعني الخروج على جماعه المسلمين بالسيف والتكفير للمسلمين بالكذاب يكفرهم بفعلهم بالكذب فهذا الامر من كبائر الذنوب هذا الأمر من كبائل الذنوب وأورد أدلة عامة ثم أورد أدلة خاصة أولا قول الله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فالخروج اعتداء والتكفير اعتداء وأيضا قول الله عز وجل ومن يعصر لها ورسوله فقط ظل ضلالة مبينة لأن الله عز وجل نهى عن ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فهذا ضلال ضلال مبين من ارتكب هذا الذي نهى الله عنه فقد وقع في هذا الضلال المبين نعم هذا يدل على خطورة التكفير فمن قال لأخيه يعني لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما يعني إن كان الذي قيل فيه أنه كافر فهي له وإن لم يكن كذلك رجعت على القائل هذا يدل على خطورة التكفير إن كانت الكلمة منطبقة على من قيلت في حقه ولا تكون منطبقة إلا إذا, إذا, كان إذا, كان إذا كان قالها بإلم وفهم علم بالنصوص والأجلة وعلم بحال, بحال من أطلقها عليه وهذا يدل على أن التكفير ما, ما يصير من كل أحد وإنما من أهل العلم وأهل الفهم وأهل الدراية أما عوام الناس وأشباه أشباههم فليس لهم هذا الأمر فإذا قال يا كافر أو قال كلام كافر إن كان كذلك كل رجعت عليه هذا يدل على خطورة التكفير وقد وقت في وصف مرام بأيسان الكفيرة فلسل الناس يا اية النبي صلى الله عليه وقال ثم ذكر الصوالج انهم مشهورون بهذا الأمر مشهورون بالتكفير والخروج على الجماعه وصف العصا ونزع اليد من الطاعن هم مشهورون بهذا فذكر هذا ذكر باب النصوص التي جاءت في الخوارج فذكر او انهم مستحلون للدماء والتكثير يكفرون عثمان وعليا وجماعه من سادات الصحابه ثم ذكر الحديث من خوارجنا ان انلاف النوم اقوام انذياء مستحلون للدماء ويكفرون عثمان وعليا وما توقعنا عنهم وجماعه من سادات الصحابه رضي الله عنهم والله السلام عليكم يا اخوان الخوارج ككلاب النار الخوارج ككلاب النار انا تذكرت الان نفسي وشبهت وردت في خاطري مقولها يعني تذكرت الذي يسبق الامام في الصلاه من يسابق الإمام بالصلاة أظنني شبيه به في أنا أسبق أحيانا القارئ بودي أن ونلي الكتاب ولكن الكتاب لن ينتهي بمسابقة له والذي يسابق الإمام بالصلاة لن ينتهي من صلاته إلا إذا سلم الإمام لكن أنا بودي أن ينتهي وشوف الوقت ما ينضي بنا سريعاً أن نظرت إلى الساعة الآن ووجدت الثامنة ما بقي عليها إلا نصف ساعة ولكن ندعو الله أن يسر الأمر وأن ننهي الكتاب فيما بقي من وقت اليوم وغداً إن شاء الله اشترك وعلى مشروع الظلم من الزائد نقال عبدالله الشريف من مجمعين وعلى بصنة أعلم فيه أن يروزه وقلت لنا عنه الغالي والمساجد منهان قال لنا على وارده قلت قتلت الأزارقة وقال قتل الله الأزارقة إما قال حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا ممكن من ناص قلت الأزارقة وحدنا قلت وارد سببهان الأزارقة فرقة من الخوارج و اصطحابي هنا يسأل سعيد بن جهمان يقول ما فعل والد تلقته الخوارج قال قتلته الخوارج قال قتلوا انا ذا رب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كلاب الله انهم اي الخوارج قلت منهم سرقه فكان فهما جهمان سعيد بن جهمان فهما ان الحديث نصت الأزارع نفسه والحديث في عموم الخوارج والصحابي رضي الله عنه قال إنهم خلاب النار يعني إن الخوارج الذين هؤلاء فرقة منهم ولكن هذا سعيد ما فهم ظن أن حديث نصت هؤلاء فقال الأزارع يعني نص عليهم قال الخوارج كلها الخوارج كلها الحديث عام فيه في الخوارج كلهم في السارقة وغيرهم الحديث أو الأثر له قصة لأنه له بقية يمكن أن في مصادر الحديث فيها فائدة لأن سعيد هذا لما انتهى يعني علي بن أبي من هذا البيان قال الأمراء فعلوا والأمراء فعلوا أعطاه نصيحة جميلة جدا يمكن أن تطالعونها يعني يعني عفوا مع انه استواب بنار الخوارج واذاهم لا لكن مع ذلك عند كان بعض الامر قالوا الامر فعلوا الامر فعلوا يعني هذه النصوص في دم اصهار الطيب الامر فعلوا كانها يعني يستره لهذا الامر او فانا كل حال يمكن ان تطالع بقيه القصه هذا الله ورحمة الله سلام فالحمة الله سلام وسمع عبد الله النبي وهم الفاترون الخوارج يقول سمعت الرسول الرئيس الله عليه وسلم قل بأي من فتل ومثلون ثم ايضا هذا فيما يتعلق بالخوارج وايضا القتال الخوارج وما فيه من الاجر وأن من قتلهم أو قتلوه طوبة له وهي الجنة أو الثواب العظيم من الله يجلل وعلا نعم. الكبير في القبسون عزية المسلمين وشد مبين قال الله تعالى والذين يردون المبينين والمؤمنين في الجويل اكتسوا فقد اهتملوا كانوا وإن ولا ترفعوا اصواتكم فوق ثم ذكر هذه الكبيره اذيه المسلمين وشتمهم والاذيه والشتم هو من الكبائر ولا يقتصر بنوع واحد الأذية باليد الاذيه باللسان والأذية ما كانت وكذلك الشتم أنواع وأصناه فهذا كلهم الكبار ولهذا سنرى ان النصوص التي يسوقها المصنف هنا متنوعة في ذلك الأنواع وأفراد من الأذى الذي هو داخل في عموم هذه الكبيرة إذا المسلمين والمؤمنين بغير ما اكتسبوا التجسس والغيبة السخرية والاستهزة الهمز واللمز كلها يعني افراد داخل تحت الابدية والشتن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس من سيئة من الله من الناس في الله أي من شدة ابا يتقيه الناس نعم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يوم المتائج السلبين نعم بسم <تصفيق> جاء في هذا جاءت الحج ايضا في خطابه النبي عليه الصلاه والسلام الحج واقترض عرض اخي يعني تسلط على عرض اخي تسلط على عرض اخي في الدين منه والوقيعه ومن كان كذلك فقد حرج وهلك نعم قال رسول الله عليه وسلم للمسلم الحديث ذكر حرمه الدماء والاموال والاراض ثم اشاره النبي صلى الله عليه وسلم الى الصدر دليل على أن الصدر هو منبع الخير او الشر وان الانسان ينبغي عليه يصلح قلبه وان ينقيه فيما يتعلق بإخوانه يصلحه ويلقيه من الغل والكتد والحسد ويعمر بالخير والمحبة والرحمة والشبقة والمعاري الطيبة حتى تستقيم الجوارح تبعا له وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أنه لا يولمه ولا يكتره ولا يكتره بحسب لإذن الشد أن يكترى أخام المسلم, المسلم هذه كلها تتنافى مع الأخوة ظلم الأخ وخذلانه واختحاجة إليه واحتقاره وازدراءه فهذا كله يتنافى مع, مع الأخوة الإسلامية قال الله الله تعالى إن الذين يمكنكم أن تشريعاً لا يمكنكم أن تشريعاً لا في الدنيا والآخرة وقال في الأمر أكثر من سباب المسيح المسور وإن كان قد صلى الله عليه لا يأمن جاره بوائقة نعم لا يأمن جاره فالجار الذي لا يأمن جاره شره وشره ولا يأمن أذى هو واقع في هذه الكبيرة وله هذا الوعيد لا يدخل الجنة وبالصريحين الله ينهي إلى بني رسول الله قال اللي لا يأتنك وجاءه وضوها إقام وفي نفسه عن أشهر صديقين لا يكون الجنة فعبد الله من يشاهده الله عليه وسلم من كان يؤمنوا في تهيئة اليوم فآخر فلا يفعل إشارة ما سبر هذا الموقع قضيات الإيمان بالله واليوم الآخر وكثيرا ما يأتي مثل هذا في النصوص من كان يؤمنوا بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا أو فليفعل كذا لأن هذه الأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال الصيئة هو مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر نعم. في رفض المسلم كان يؤمن بالله اليوم الآخر لكي أرسل إلى جائد وَلَا نَجُعَنَ بِكِنْكَ مَوْلَا جَعْدَ مَا رَسُّلِكْ مَا فَأَفْلَى اللَّهُ وَلَا قُرْضِي قَالَهُ تَعْلَى أن يقول إلى رسول الله فلَا نَجُعَنَا تُصَنِّي لَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ لَهُ وهذا وحياذ بالله في خطوره الامر حل النقطه وكذلك الرجل الذي هو سم او صلط على الجيران في الكلام والوقيعه والسل والسب والغيبه والنميمه والسخريه حتى لو كان لو كانت من تفعل هذا او من يفعل هذا يصلي لديه ويصوم ف فمثل ما قال لا خير فيها هي في النار لا خير فيها يعني مصلية وصائمة محافظة على العباد لكنها سلطة يعني لسانها سليط تقع في جاراتها وفي النساء وتغتاب وتقع في فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم من حالها وصلاتها قال لا خير فيها هي في النار لأنها تؤذي تيرانها أي بلسانها فذل على خطورة هذا الأمر وأنه من الكبائر وقال صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم ذكر الناس ذو الخير وعدم الوقيعة فيهم بالسب ونحوه يسمى للأحياء والأموات فليهذا قال عليه الصلاة والسلام اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم نعم وعن ذكر الله يوقع عنه أنه سمع عنه صلى الله عليه وسلم قارون بالكفل يقول عدو الله ويساً فيه يكتب وهذا من الأذى هذا من الأذى بل هو من أشدة أن يغميه بالكفل أو يدعو عليه أو يقول عن عدو الله أو يا عدو الله ونحو ذلك هذا من أشد الأذى نعم طبعا سلطان بن معين لنا نعم نعم نعم عن أنس عن أنس ايش التصبيب عراشد بن ساعد عن انس ولا فيه زيادة طبعا الاخر اطفع وابل وابل يعني عراشد بن ساعد وهذه نفسها ها لا, لا لا ما عندكم غير الطبعه هذه ها هو جبيننا صفوان ابن عمر عراشد ابن سعد وبن جبير عن أنس وبن جبير جبير ساقطة أنا أستاذ صاحب القلمة هذا حديث طويل سبقنا مره معنا سبقته الاشاره اليه في صحيح البخاري ومسلم والشاء او على الشاهد اناس رااهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم أذكار من نخاس يخمشون وجوههم مصدورهم أي بأذكارهم فقلت من هؤلاء قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم هذا يدل على طورة هذا لهم لا فقال نبي يشتر الله عزيز السلام لمن أكبرك بكارئ فقال بكارئي قال الله رسول الله هل يسبب والدين والدين؟ قال نعم يسبب أبا الرجل ويسبب أبا ويسبب أما ويسبب أما سببكم سبب الرجل لوالدي سواء كان تسببا أو ابتداء كبيرا تسببا كما في هذا الحديث أن يسب الرجل أبا رجل فيسبب أباه ويسبب أماه هذا من الكبائب او أن يسب والديه ابتداءاً بأن يتوجه إليهما مباشرةً وليار بالله اللعن والسبب فهذا من كبائر الدنوب كل منهم من كبائر الدنوب سواء سب والديه ابتداءاً وهو أشنع أو سب والديه تسبباً لأن يسب أبا غيره فيرجع السب على, على أبيه فهذا من الكبائر والصحابة رضي الله عنهم قد قام في نفوسهم شناعة هذا الأمر وفضاعته قالوا آآ آآ وهل يسب الرجل والدي ما, ما يتصور فقال يسب الرجل أب الرجل في فيسبها فيس ويسب أمه يعني يرجع السب إلى, إلى, إلى نفسه ومع شناعة هذا الأمر وإدراك الرعيل الأول شناعته بلغ ببعض الناس والعياذ بالله أن يسب والد ابنه بلغ ببعض الناس أن يسب والد ابنه يسب نفسه يعني إذا غاضب من ابنه قال الله يشتم والديك بعضهم يعني وصل إليك وصل به الموصل إلى هذا الأمر يعني إذا غاضب من ابنه يشتم نفسه يقول لولده الله يشتم والديك وهذه كلها وليانة بالله من الحماقات والسفح وقلة الدين نعم. No. قيل ان سيدنا النبي قادر ان ينعطيه العقوبات والموالد كيف يا رسول الله كيف ينعطيه العقوبات والموالد؟ وقال وقال صلى الله عليه وسلم ناسسوا كل أبوالك إنهم فتفوا إلى ما قدروا وواقفوا فاريك الفجر الحادث والمسور هذه القرولية للجوم ومعادثكم قال الله تعالى لنظر الله منه ونواره ورسوله دعانهم الله من الدنيا ثم ذكر هنا ذية الأولياء ومعاداتهم يعني من عرفوا بالاستقامة والصلاح والديانة والمحافظة على العبادة مع, مع أنهم داخلون فيما سبق لكن أراد المصدف أن, أن يقصهم للذكر هنا لعظم ما لهم من حق وعظم ما لهم من مكانه من لم يعرفوا إلا بالصلاح والديانة والاستقامة والمحافظة على الطاعة ولا يجزم لأحد بعين أنه من الأولياء لكن قوله أدية أولياء الله يعني فيما يظهر للناس لا, لا على وجه التزكير لأحد بعين والجزم لأنه من الأولياء لا يجزم ولكن من اشتهر بالصلاح وعرف بالخير ومستقامه ولم يعهد عنه إلا الصلاح هذا أدية أشد أديته أشد ومعادات الاسد وقد ورد فيه نصوص خاصه قال ان الذين يذلون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والآخرة نعم قال حديث صلى الله عليه وسلم الله تعالى اله الذي لم يفت قد اذته بالحرب فبينكم فذكر رجل هذا يدل على خطوره, خطورة معادات اولياء الله وقد هذا الحديث بسياقة أن أولياء الله على رتبته تعرف الرتبة من فهم الحديث قال من عادا لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبوا إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى محمل فالرتبة الأولى وهي رتبة المحافظة على الفرائل وهي درجة المبتصدين وهؤلاء من أولياء الله المقتصد الذي يفعل الواجب ويطرق المحرم ورتبة الأعلى من هذه جاءت بعد قال ولا يزال عمدي يتفرر بني بالنوافر فهذه رتبة أعلى زاد على محافظة على الكرائب وبعد عن حرمات مسابقة للخيرات والرغائب والمستحبات فهذه رتبة أعلى وكل منهما من أولياء الله المبتصد والسابق بالخيرات فمن عرف منها البعد عن المحرمات والمحافظة على فرائد والواجبات وأيضا عرف عن المحافظة على السنن والمستحبات ظهر من الخير فمعاداته وأديته أشد من أدية غير من أفراد وبالحديث يا أبا بك كنت أفضل وفضل وفضل وفضل وفضل يعني كفراء المماجهين نعم كبير الإسدالي كبير الإسدالي تعززا ومعزز قال الله تعالى ولكم شب الأرض ثم ذكر هذه الكبيرة كبيرة إسدال الإزار تعززا ونحوه يعني نحو التعزز يعني يجر إزارة على وجه التعزز أو على وجه الخيلة أو على وجه الفخر قال, قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحة قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحة أي مختالا فخورا معجبا بشخصك وبنفسك وعادة النباس إذا اذا كان يعني فاحراً أو كان قد يدخل على الإنسان ما يكون عليه من تذلل عن الاخرين يدخل عليه شيء من الفخر يدخل عليه شيء من الفخر والخيلاء فهذا من من الكبار هذا من الاكبار ومن ما يجر الانسان للفخر والخيلاء ما جاء النهي عنه في الشريعة من إسلال الإزار من إسلال الإزار على ما جاءت بيانه والإشارة إليه في بعض الأحاديث التي استاقها المصدّف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الأحكابين من أجل إزارة إلى وقال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار وهذا الحديث ليس به ذكر للخيله وانما فيه ذكر للعمل للع نفسه وهو اسبال الإزار وجعلها تحت أسفل الكعده فالحكم متعلق بالعمل نفسه ولم يذكر معه الخيله ولهذا قال اهل العلم في في بعض أهل العلم من هذا الحديث أن إسبال الإزار محرم حتى لو كان على غير الخيلة حتى لو كان على غير الخيلة إسباله محرم لأن هنا لم يذكر الخيلة وإنما قال ما أسفل الإزار من التعليم النار وفي بعض الأحاديث جاء ذكر الخيلة وهذا الحديث الذي فيه مجرد ذكر الاسبال وبناء الحكم عليه له نظار له نظار ولهذا أذكر الشيخ عبد العزم باز رحمة الله عليه السؤال سألوا شخص قال يعني إن كنت أسبلت زاري أو كان زاري مرخا ومسبلا ولكنني لم أفعل ذلك على ووجه القيلة فهل هذا جائز او أنه محرم فقال الشيط رحمه الله أورد نفل هذه الحديث وقال هي تدل على تحريم الإسبان مطلقا قال هي تدل على تحريم الإسبان مطلقا يعني سواء كان على وجه الفيالاء أو بدون خيالاء قال هي تدل على تحريم الإسبان مطلقا ولو زعم يقول الشيخ ولو زعم صاحبه إنه لم يرد, لم يرد الكبر والخيلاء أما انقصد بذلك التكبر فالأمر في ذلك أشد يقوله صلى الله عليه وسلم من جرى توظه الخيلاء لم ينظر الله إليه الأمر أشد يعني إذا كان جره للخيلاء أما إذا كان إسبان ويزعم أنه ليس للخيلاته محرم لعموم هذه الأدلة مثل الدليل الذي بدأ بن الصنف وأدلة أخرى استاق طرفا منها السير عبدالعزيز رحمة الله عليه وغير من العلم ممن قرروا ذلك نام وقال عليه الصلاة والسرعة لا يجب الله إلى من يترك الله وهذا يدل على أن إذا جرهم ضطرا وخيلاء وكبرا هذا أشد أشد مجرد الإسباب فالإسباب يكون عن خيلاء وقد يكون ليس عن خيلاء وسيأتي كلام جميل للمصنف ختم به هذه الكبيرة سنقف عليه في تمام الكلام على هذه الكبيرة وقال الله, الله المجدور المجدور المجدور المجدور المجدور حاجة حاجة. هذا الحديث يدل على الخطورة الشديده لمن يجر يا لمن يجر ازارا ويوقع قال المسلم اي ازارا وفيه وعيد شديد فمن يسمع هذا الحديث فمن يسمع هذا الحديث ثم يذهب إلى الخياط ويقول لها متر الثوب إلى أن يلمس الأرض وإذا وجد ثوب الكعب يغضب ويقول لا ما أرضى ولا أخبر وهو يسمع هذا الحديث هذا دليل على خيل شاء ماذا حتى لو قال نرسكم الآل الخيلة هذا دليل على الخيلة لأن في ترد الحق لأن الكبر رد الحق فإذا يبلغ هذا الحديث لا ينظر الله لهم ولا يزكيهم ولا معذاب الأليم ثم يذهب ويتعمد لو كان يسترخي مثل ما جاء بعديد حديث البتر قال إنه يزاري ويسترخي وإني أتعالي لست من يفعل فوية يسترخي عن غير قصر ثم يتعاهد رفعا قال من يفعل فوية لكن الذي يذهب ويتعمد ويقصد وإذا كان فوق الكعب غضب فهذا حتى وإن زعمنا لا يبعى الفيلا وفي الحقيقة أنه يغالط نفسه في مثل هذا القول قال صلى الله عليه وسلم إذا نعرض من المشيبين مجدد تعجبه ونجزه ونرزه للحسة في إختار المشيبين اتشرح وقالوا ان الجلد يعرب العربي لا هذه عقوبه معجله لهذا المختال الفخور المعجب بحلته ومعجب نفسه والعجب ذا خطير جدا ومرض فتاك مرض الفتاك يقول الشيخ حافظ منظومة في منظومه الاداب يقول والعجب فاحذره إن العجب مجترك أعمال صاحبه في سيله العلم يعني شبه العجب في السيل الجارئ الذي يجترف كل ما أمامه فالعجب خطير جدا على الإنسان في غاية الخطورة فهذا رجل خرج يمشي في حلة تعجبه نفسه مختالا فخصف الله به الأرض ويتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة نعم قال انه يضمن في <تصفيق> الحزام والقميص والعمامه فتشيء من يعني ليس في الازار الحكم خاص بما جاء ان الاثواب باسل من الازار بل الامامه والسروال والمسلح كل ما ينتسان الحكم شامل نعم من المخيلة طيب قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة صححه الترمذي المخيلة هي الكيلة المخيلة هي الكيلة قد جاء في الحديث البس ما شئت وكل ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة غير إسراف ولا مخيلة لا تسرب ولا أيضا تـ تـ تـ تكون من أهل الكيلة فالمخيلة والكيلة خطيرة جدا أحد العلماء يقول في المخيلة كلمة جميلة في أضرارها قال المخيلة فضروا vnds حيث تكسبها العجب العجب وتضر بالاخره حيث تكسب الاسم وتضر بالدنيا حيث حيث تكسب غضب الناس المقيله فضر للنفس لانها تكسب النفس العجب وتضر بالاخره لانها تكسب الاثم وتضر أيضا بالدنيا لأنها تكسب مقت الناس مقت الناس للرجل الذي فيه المخيلة قال إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة لاحظ الحديث وتمع عن معناه قال إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة فجعل الإسبال من المخيلة دعك ممن يعني ثوبة أو إزارة ليس مسبلا ولكنه يسترخي أو مثلا الإزار قد ينحل رباطه وينزل ثم يعيده مثل ما تلبس في الحج تجد معطول المشي استرخى فتفاجأ أحيانا إن نزل عن الكعب وانت لا تريد ذلك فإذا انت بانت رفعته هذا ليس من المخيرة وليس أمرا طلبته أو اخترته أنت بنفسه وهذا الذي كان من أبي بكر رضي الله عنه أما من يعرف النصوص ويعرف الأدلة ويقب على أحكامه الوعيد الشديد في النار لا ينظر الله إليه له علامة أليم ثم يذهب ويقول فصل لي التوق وليكن ملامسا للأرض يضع الخياق يده أو الصلاع عند الكعبين يقول هنا يقول لا لا أسفل أسفل إلى أن تنزل المتر إليه لرمسه ويقول هنا مناسب هنا هذا هذا ويعرف النصوص يعرف الاجنده ثم يقول لا انا يسكن له المخيله فلنقرا الحديث قال اياك واسبال الازار فانه من اللخيله اياك واسبال الازار من اللخيله الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري ذكر أقول لبعض أهل العلم أن إسبان الإزار إذا كان عن غير خيلاء لا يحرم إنما يكرم وبيّن رحمه الله أن المتج هو التحريم قال المتج هو التحريم يعني حتى وإن كان يدعي صاحبه أنه على غير وجه الخيلاء قال المتج هو التحريم وليس الكراها قال المتج هو التحريم لماذا؟ ذكرهم امور اربعة قال يتجه المنع لكونه اسرافا ويتجه المنع لكونه يتشبه بالنساء لان المرأة مأمورها بالارفاء لسبب وو استمر قدبها فيما مأمورها لسبب هو رقصة شرعي فإما مأمورها لاتستر قدبها قال الامر التالي يعني يتجه المنع لانه يتشبه بالنساء والامر التالي قال يتجه المنع لأنت ملامسة للنجاسة وأورد أثر من عمر قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لقلبك وأنقى لثوبك وأنقى لثوبك فقال هذا الأمر الرابع الثالث قال ويتجه المنع وهذا الأمر الرابع أيضا في الإسبال من شهة أخرى وهي كونه مضنة الخيلة وهو كونه مضنة الخيلة وأورد حديث النظير حديث جابر ابن سليم و... ونقل كلاما عظيما لابن عربي ابن العربي نقل كلاما عظيما لابن العربي واسمعكم له لحسنه و وجماله وفاه في باب يقول ابن العربي لا يجوز للرجل ان يجاوز في طوقه لا يجوز للرجل ان يجاوز في طوقه ويقول لا تجره خيلاء ويقول لا تجره خيلاء لان النهي قد تناوله لفظا لأن النهلي قد تناوله لفظا لأن يتناول من أرخى قومه لفظا قال من جرى الإزارة ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست فيه لأن تلك العلة ليست فيه فإنها دعوة غير مسلمة بل إطالته ذيل على تكبره بل اطالته ذيل لم على تكبره انتهى ملخصا يقول بالحجر قال بالحجر معقبا وحاصله أن الاسبال يستلزم جره التوب وجر التوب يستلزم القيل لا ولو لم يقصد اللادس القيل ويؤيده تقول حافظ ويؤيده ما اخرجه احمد بن مليك من وجه اخر عن ابن عمر في أثناء حديثا وطعا قال وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة استشهد من هذا الحديث هو حديث نظير حديث جابر ابن سليم الذي بين أيدينا من أحب أن يقف على هذه الفائدة العظيمة فليرجع إلى فتح الباري للحافظ بن حجر المجلد العاشر الصفحة مائتين وأربعة وعلى أبي رؤية رضي الله كان قال لين ناركم المصنين المسبيين إسلاما قال المسلمين صلى الله عليه وسلم إذن بالتوفى هذا الأول بالتوفى أنه جاء الله وقال فقال يا رسول الله هذا كلمة صلى الله عليه وسلم والله قال إِنَّ مُكَانِ يُصَدِّي وَمَوْمُسْبِنُ إِسْلَاءً وإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْسَلَ صَوَالِهُ الْمَنِ الْمَسْبِنِ وَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَو وهذا الحديث أيضا يدل على خطورة المسدل لزارة وأن هذا, هذا الأمر قد يكون سبب للضرر عليه في عبادته وفي صلاته كما هو واضح في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر نوقا وقلنا أن ننظر يوم القيامة فقال انكنتم الفرق العظيم بين كلمة ابي بكر وكلمه من يسبر ويقول انا لست من اهل الفرينا لاحظ الامر حتى ندرك يعني ذكر الصحابة وقصور هؤلاء يعني من الناس من يقول انا نعم اسب لكن لا قال هذا اخويا فهذا نوع من الفقه وفقه أعوج وانظروا إلى فقه الصحابة رضي الله عنه أبو بكر لما سمع الحديث من جرى توبه خياله لم ينظر الله لهم قياه ما قال الحمد لله أنا بس لست من أهل الخياله ما هذا رأسا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قضية خشية أن تكون داخلة الموضوع وقال يا رسول الله ان ازاري لا يسترخي وفرق بين ازاري يسترخي ويد شخص يذهب ويقول فصل لي الثوب اليه يربس الا هذا وجد قال لا رسول الله ابن ازاري لا يسترخي الا ان وهذا يدل على انه مهتم بالقضيه ومزعجته يتعاهد كل ما استرخى التفل رفع على ان الازار يستر وي النزال انتم تعرفونه مثل اللي يلبس في الحج و و و تفسر بهذه الطريقه مع طول المشي فجد ينزل ليس مثل الثوب الثوب لا يستر الثوب لانه ثابت على على كتف لو مشيت 10000 كيلوات ما يستر لكن الازار الازار مع طول المشي يبدا ينحل الى ان ينزل فاحتاج في كل فتره ترفعه إذا أعلم فيقول أنا أتعاهد يعني أنا منتبى للمسألة وحريصا لا يسترخي وكل ما استرخه وانتباه فقعت فكان يسأل عن, عن, عن, عن هذه القضية فقال إن زال, زال ليسترخي إلا أن أتعاهد فقال إنك أستمر ومن يفعله هو يلا فتجد بعض الناس يبصل الثوب إلى أسفر الكعب ويقول أنا لا أفعله هو يلا وإن صلى الله عليه وسلم قال لي أبو بكر كذا أين أنت من أبي بكر؟ يعني هذا حقيقة يجني على نفسه ويغالط نفسه ليبرر لهذه المعصية التي هو يمارسه والواجه إذا كان يريد أن يأتسي بأبي ذكر الله عنه أن يكون بهذه السفر قال تعهد فأين التعاهد من شخص يتعمد أن يرقي ثوبه إلى أن يلامس الأرض وينزم أسفل الكعبين قالوا ما يدخل نعم قال الرسول المؤمن الى انفاق الساقين وقال اشريك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المؤمن الى انفاق الساق والهرمك على زينا هو زينا هو زينا ما بينه وبين خبيه ما اجل على ذكر التبين والظلام والشر من شاء الله ولا هو هذا المنام هذا, هذا الحديث فيه اجره المسلم الى انصاف الساقين ولا فرق فيما بينه بين الكاذب انهم الا ينزل اسفل الكاذبين وان الذي كان فوق الكعب سنت 2 3 4 الى انصاف الساقين هذا هذه اجره المؤمن هذه اجره المؤمن اظن اظن ان ذكر لكم قصه الشباب اظن بقتها كل ما ذكرت تذكرونها يعني مره كانوا يستفزون وبعدين تحولوا الى ان صارت فضيله لان الغرفه على ذلك الصباع الثاني ولم يمروا يوم فقط يعني الى الكعب لا الغرض شرسروا الثياب من تحت قطعوها بالمقص وبشكل يعني مو غير وبدي جدا وقبيل شرسروها بالمقص واصبح حجي عليه يعني مدلدله ومسوره ولبسوها مثله اذا رقبته مسلسله لان موضه الغرب هكذا ولما لبس المسلم الازاره عملا بهذا الحديث سخروا منه ولما لبسوا ذلك قلده هذه مصيبه مصيبه عظيمه جدا لا. وقال ابن الله رضي الله تعالى لما رسول الله بسم الله عليه وسلم وفي إسان استغلاق فقال يا عبد الله تغفع إسانا كطورة ثم قال زلت زلت فما زلت لأن الله هو نعم فالآن نستمع إلى خاتمة حقيقة جديدة هي خلاصة جيدة من الذهب رحمه الله رحمه الله نعم فيكون المرستر هذا هو الشيء الذي يذكر له المستر او جوبده او سماع له التقدير سواء كان في الذي البعيد المذكور الى تعالى منظره او سيته من سالف بلد زجر عن على زجر عن يعني صار على وجه قيد والكبر ولكن عاده البلد فاذا فعله قال زجر عنه وأعلم أنه لا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام ما يسأل في المتعبين من المتعبين منها هذه القلاصة قديعة جدا قلاصة قديعة فعلا هذه القلاصة من يجمع النصوص الذي بالباب يصل إلينا ويجد أنها نتيجة يعني لجمع هذه النصوص والأدلة فإذا كان خيالا هذا؟ يعني داخل في الوعيد المذكور وإذا كان لا يفعلها وإنما لعادة البلد يزجر وينهى ويمنع من ذلك ويخبر أنه لا يحل له محرم لعموم الأدلة الواردة في, الوارد في ذلك ما رأيكم لو لا ننظر للساعة أنا أشوف بابكم وينظروا للساعة مصراح <تصفيق> هذا يا كنا في درس عن الشيخ التويج